بسم الله الرحمن الرحيم شباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم هل في صوت قاول استماع إلى أسئلتكم إن شاء الله ولكن الأخوة لا تتعجل ولا تستعجل في الأسئلة الخاصة بالدور إن شاء الله لأننا في هناك كما قلت لكم شرحته الحمد لله في هناك إجابات ستجدونها في الدروس القادمة والتعليقات إن شاء الله في في الدورة نفسها وبعد أن تنتهي الدورة وهي عشر دروس إن شاء الله من يرغب في عقد امتحان له للإجازة فأهلا وسهلا به فليرسل طلبه إلى الإخوة في الإدارة إدارة غرفة منبر الأنصار أو يرسله إلينا إلى مركز المقريزي أو إلى بريد مركز المقريزي إن شاء الله نرتب معه كيف سيعقد له الدرس إن شاء الله بشرط أن يستوعب الدروس اللي هي لدورة الولاء والبراء كاملة العشر دروس إن شاء الله فبرك الله فيكم وحياكم الله وبياكم وان شاء الله إن كانت لديكم أي قبل أن نعلق على بعض الأشياء سأترك اللقط للإدارة ل إذا كان لديهم أي استفسار أو أي شيء أو أي تعليقات أو يريدون مني أي شيء بارك الله فيكم وأنا معكم وخاصة هذه الليلة استثناء يعني ممكن أأمضها يعني معكم ساعتين أخرى أخرى يا إن شاء الله في نظرا للأحداث الجارية في العالم الإسلامي ولكن من أراد أهلا وسهلا فنعطيكم نعطي الإخوة في الإدارة كيف يديرونها الآن وبرك الله فيكم مع التركيز أننا اليوم في اليوم الحادي والعشرين من شهر ربيع أول لسنة 1434 هجرية بارك الله فيكم وإليكم الله أجزكم الله خيرا شيخونا الفاضل بارك الله فيك ونسأل الله العلي القدير أن يرفع قدرك في الدارين وأن يرزقك عمن كل خير بارك الله فيكم شيخونا الحبيب والله شيخونا الحبيب يعني كان فضلكم تحب التعليق على الأحداث يعني هذا هو المتعارف عند اللقاءات مع فضلكم يعني يكون فضلكم للتعليق على الأحداث أفضل يعني أنت تستدرج تختار النقاط التي تريد أن تحدثنا فيها يا شيخ بارك الله فيكم ولكن هناك بعض الأسئلة متعلقة بالدورة يا شيخ فهل أبدأ بها أم نجعلها بعد التعليق على الأحداث يعني عندي بعض الأسئلة بعض الأخوة أسئلة متعلقة بدروس الدورة أو في الدورة نفسها شيخنا الفاضل تسمعني يا شيخ بارك الله فيك. طب أبدأ بأحد الإخوة يسأل يقول شيخنا الفاضل شيخ عبد القادر بن عبد العزيز انتقد كتاب الولاء والبراء لقحطاني والمولاء والمعداه لمحماس الجلعود الجالود. حيث حيث قال في كتابه الجامع وقد اشتملت معظم هذه الكتابات على أخطاء خاصة في حكم مولاة المسلم للكافر فذكروا أنها قد تكون كفرا أو كبيرة وهذا خطأ يأتي التنبيه عليه في آخر المبحث إن شاء الله عند نقدي عند نقدي لكتاب الرسالة الليمانية في المولاة فما رأي شيخنا في هذا الكلام هذا هو السؤال يا شيخنا بارك الله فيك واضح السؤال يا شيخ أنا سأكتبه إن شاء الله صدى على التكس بارك الله فيكم يا شيخنا لكم الله بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيك بالنسبة لهذا السؤال أنا أجدت عنه الذي سيستمع إلى الدورة أنا أجابت وتكلمت عن تقويم كتابي الولاء والبراء والمؤلأ والمعاداة فهما كتابان قيمان فعلا ولكن هي المشكلة حدثت أنهما يعني صار على ذرب من سبقهما وعلماء الدعوة النجديّة رحمهم الله لهم هم يعني هم يعني ليس الخطأ منهم هو البس المشكلة أن علماء الدعوة النجديّة هم الذين حفروا لنا نحت التولي وال والفرق بينه وبين الموالاة وفي تعريف الموالاة والتولي ستجدون هذه هذه التفاصيل وفي تحرير مسألة موالاة حاطب رضي الله عنه وهل هو كفر هو فعله كفر بذاته أم أم أم أنه له شروط أخرى هل كفر أم لم يكفر, أم لم يكفر ولماذا لم يكفره كل هذه المسائل سنحررها وبالإضافة إلى المشكلة العلماء دعوا أنجذير أنهم وضعوا كل صور ما يسمى موالاة ووضعوها فا فاضطروا اضطروا أن يقسموا الموالاة إلى موالاة كبرى ومالاة صغرى أو موالاة مكفرة وموالاة غير م مكفرة ولكن في الحقيقة لو لو أخذنا بالتعريف الإصطلاح المنضبط سنجد أن الصور التي وضعت في الموالاة بالمعنى الحرفي هي ليست موالاة في الحقيقة يعني. فهي شيء اخر ممكن تدخله تحت اي باب فالمسألة ان شاء الله لا تتعدى عن اثر ان مسألة اجتهاد من العلماء انهم قسموها الى مولاة كبرى ومولاة صغرى ولكن في الحقيقة عند تحرير المسألة سنجد ان هذه الصور ليست مولاة في ها والادلة على ذلك سنترحها وستستمع اليها عندنا وخاصة في تحرير هذه المسألة عندما نتكلم عن بعض الصور التي اعتقد البعض او ظنوا انها مولاة وهي ليست في الحقيقة مولاة وعلى اي حال حتى لاي احد يعني يظن ظنا بالعلماء الكابر هؤلاء دعي مسألة اجتهادية يعني هم اجتهدوا ان المولاة هذه صور من المولاة ولكنها صور ليست تؤخذ بحسبها يعني منها ما يسمى كبيرة ليست مكفرة وممكن ذنب او ممكن يعتبروه انه هو مثل الخدمة عند الكافر مثلا او انك تعمل عنده ويعتبروها صورة من الصور المولاء رغم انها ليست من صور المولاء يعني يعني ممكن يعني البعض لا يعتبرها صورة والبعض يعتبرها صورة ولا لانها لها شروط شروط العمل عند الكافر في حد ذاته فلها لها لها شروط وضوابط عند العلماء ف فالذي اجتهدوا فيه انهم وضعوا صورا معينة واعتبروها مولاة ولكنها ليست مولاة مكفرة. فالذي يرى إني بحرر المسألة يقول لك الصورة التي قالوا عنها أنها مولاة هذه غير مكفرة ليست مولاة لكنها شيء آخر. ممكن نحسبها ذم بتحسبها أي شيء آخر لكن ليست مولاة. إحنا نتكلم عن المولاة اللي هي بتبقى للتعريف الاستراحي التي هي فهو منهم. وما يتولم بدون شروطه هذه مسألة انا اتكلمت عنها كثيرا ودندنت عليها وخاصة لما تكلمنا في لما دخلنا في موضوع درس حاطب تقريبا سيبدأ من الدرس الرابع او الخامس تقريبا عندك من الخامس والسادس كل هذه المسائل التفصيلية ستجدها ان شاء الله ولكن ليس معنى ان الشيخ عبدالقدر العزيز انه كتب او انه انتقد او ان الرجل الان يعني تراجع او حصل له انتكاسة معينة او شيء نصل الله رده الى الحق ليس معناه انه خطأ لا هو تقويمه للكتابين صحيح وكلامه صحيح في هذه المسألة مع ان هذين الكتابين ما شاء الله فيهما مجهود كبير وانا اقول ان فعلا كتاب الشيخ الجلعود يعني ممكن يحرر ويطلع مجلد واحد على فكرة حتى كتاب المولاء القحطاني الولاء والبراء القحطاني ممكن يطلع كتاب صغير يعني ليس بهذا الحجم انهم زادوا في اشياء وصور واشياء تاريخية واستغرقوا فيها كثيرا يعني ولكن الكتاب ممكن يختصر ويكون بسيط جدا ويعطيك زبدة ولكن المشكلة في اجتهاداتهم هم نظرا لانشغالهم لسيرهم على طريقة <تصفيق> وضع كل صور الملا في مكان واحد. يعني المسألة هذه ستجدونها بالتفصيل في الدروس القادمة إن شاء الله. بارك الله فيكم وعليكم الله أعزكم الله خير شيخون الفاضل. بارك الله فيك وأحسن إليك وجعل ما تقدم في ميزان حسناتك. بارك الله فيك يا مشيخ. الأخ يسأل يقول, يقول يقول عنده عنده أربع أسئلة ولكن نبدأ بالأول. هذا الأخ يقول بعض العامة يقول بعض العامة أن الوطن غالبيته مسلمين فالدفاع عنه هو دفاع عن المسلمين لذلك فهو جهاد في سبيل الله طب فضلكم لو تجيب على هذا طب لو تجيب على هذا بارك الله فيكم يا شيخ طيب أنا من من وجه نظري من رأيي أن مثل هذه الأسئلة نحن هنا في دورة تعليمية ودورة أكاديمية، فصدقني الذي يستمع سيعرف يعرف الإجابة، سيعرف الإجابة عندما تنتهي الدورة كاملة. فيعني أنا يعني لا أنا لا أريد أن أجيب يعني إيه ما فائدة أنك تستمع إلى الدورة؟ فائدة تستمع إلى الدورة أنك إلى الدورة متكاملة أنك بتصحح. مفاهيم خاطئة لأنني أنا تكلمت في قصة الوطن والمواطنة والأشياء وال... يعني كل هذه الموضوعات أنا تكلمت فيها يا جماعة فما في داعي أنا من رأيي يعني حتى لاي يعني يعني ما فيديت العلم يعني أنا أعطيك المعلومة وهكذا معلومة كوي مثلا يعني والأخ يمشي لا لابد تصبر الشاب الذي يسأل جزاله خير اصبر على العلم تحمل هذا لتتعلم إن شاء الله بعد أن تستمع إلى الدورة كاملة إن شاء الله ستجد ما يسرك وستجد كل ما يعني لك مجاب لي بفضل الله سبحانه وتعالى ونحن في نهاية الدورة سنعمل ما يسمى اللي هي مراجعة شاملة وأسئلة لأن أنت سيستوي عودك الفكري والعقدي وخاصة لطلبة العلم المبتدئين بعد الانتهاء من الدورة إن شاء الله وهذه الدورة هذه إن شاء الله ستكون في إعداد إن شاء الله إن شاء الله بنحاول نعدالكتاب ونجمعها مع كتاب مسائل الإيمان يكونوا الاثنين مسائل إيمان وال يعني ما يسمى شيء مبسط مسهل ميسر لمسائل بدون دخول في تفاصيل معقدة تكون في كتاب إن شاء الله مطبوع اللي هو في مسائل إيمان والولاء والبراء يعني المو يكون الموضوعان في كتاب واحد وبطريقة ميسرة ولن نسترسل كثيرا والذي يريد أن يراجع لمثلا لل... للاسترسال في موضوعات كثيرة ممكن يرجع إلى كتبي الكتب التي أشرت إليها أنا أشرت إلى كتب في المقدمة كثيرة يعني ممكن يرجع براحته إلى... إلى المولاء والمعداء أو الولاء والبراء ولكن هذه مسائل أحررها باجتهادي الشخصي أنا باجتهادي شخصي أنا فلست مقلدا لأحد الحمد لله وأنا أحرر المسائل من بقدر الادوات والاليات التي لديها والحمد لله على هذا النقطة الثانية اننا ان شاء الله مثل ما فعلنا في دورة مصادر السيرة النبوية التي عقدناها في منبر الانصار قديما الان الحمد لله صار هناك كتاب مطبوع الاخوة طبعوا كتاب مطبوع موجود في مصر الان اسمه كتاب مصادر السيرة قراءة في مصادر السيرة النبوية نفس الدورة التي كانت, كانت كان هذا الكتاب صامر لدورة كانت في هذا المنبر والتي أعطينا فيها إجازات لبعض الشباب ولا ربما البعض يكون بيستمع لينا الآن منهم هذه أعملناها كتاب الحمد لله الآن للشباب طبعوا طبعه أحد المحسنين وموجود الآن في مصر على فكرة متواجد في مصر يعني وأيضاً في كتاب أبشر الإخوة الذين يتكلمون عن أشرت إلى كتاب رفع التهطاو كتاب رفع التهطاو الآن في المطبعة في القاهرة. الآن في مصر بيراجع الآن الحمد لله يعني استدركات كتاب بقى مضى عليه حوالي 12 سنة تقريبا والآن الحمد لله بإن عيدوا مرة أخرى بعد تصويب الأخطاء وزيادة بعض الأشياء وك وإن شاء الله سيكون شيء في متناول الشباب وخاصة لأن كتاب الثقة أبو يعنى بمفهوم المواطنة ومسألة العمية. ومسألة مفاهيم الولاء والبراء هذا كتاب لأكبر شخصية علمناة العالم الإسلامي وضعت اللبنات الأولى في العالم الإسلامي فإن شاء الله الكتاب هذا سيكون متوافرا قريبا جدا في القاهرة ممكن للإخوة تسأل إخواننا في المؤسسة مؤسسة براءة ومؤسسة تنظيم مؤسسة المعهد التيار السني لإنقاذ مصر مع الإخواننا هناك شيخ داوود والإخوة أو او الدبوري او نسعوا او يتصلوا بنا ممكن يعرفوا يتواصلوا معهم ان شاء الله ومقرها في مدينة ناصر الحمد لله فهذه الاشياء ستكون توفرة بفضل الله سبحانه وهذه الدورة ان شاء الله ستكون مكتوبة في كتاب ان شاء الله بعد لكن احب ان تستمعوا اليها وتركز فيها وفي بعض على فكرة وبشركم بعض الناس عملنا لهم بعض الطلبة الذين حضروا عملنا لهم عملت لهم امتحانات بفضل الله شفوية الامتحان سيكون شفوية طبعا فقتلهم امتحان ونجح فيه منهم من حصل على تقدير امتياز ومنهم من حصل على تقدير جيد جدا وجيد وهكذا فالحمد لله كل من يمتحن الحمد لله من شاء الله من الطلب النبيين وحتى الذي لا يريد ان يمتحن فيكفيه انه تعلم او يستمع ويستفيد ان شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان يجعل كلماتنا خالصة لواجه الكريم لان ما نقوم به هو من بغيه وجه الكريم وتصحيح مفاهيم المسلمين وخاصة في هذه المسائل الخاطئة وخاصة مسألة الولاء والبراء. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا وإليكم الله. أجزاك الله خير شفنا الفاضل وأحسن الله إليك. عمان شيخنا كما قلت لك إن شاء الله يعني النظام هذا الأسئلة يعني هذه الأسئلة الإخوة مستعجلين في الإجابة عن أمور كثيرة ومعظم الأسئلة نفس الشيء. لذلك شيخنا سأقدم فقط سؤال يعني يعتبر نصيحة الأخ يسأل هل يعني كيف يوفق بين العلم, العلم طلب العلم الشرعي وكيف يوفق بينه وبين الدراسة العادية وهل يقدم طلب العلم الشرعي على الدراسة العادية أم ماذا ويعني فضلكم يا شيخي إن شاء الله بعد هذا السؤال يعني سأترك لكم الوقت يا شيخنا يعني حتى تعلق على الأحداث الجارية آآ وس... آآ يعني وفضلكم اختار ما شئت حتى تعالق عليه وبعض يعني كثير من الأسئلة عموما كما وصلتني عن موضوع مالي والانسحاب الذي قام به الإخوة من المدن التي سيطر عليها من قبل وبعض الأسئلة عن الوضع الحالي في مصر وبرك الله فيكم شيخونا وسأترك لكم اللغة حيا الله الشيخ الفاضل طيب بارك الله فيك حيك الله بياك شكرا طبعا هذا سؤال جيد على فكرة سؤال جيد لانني سؤلته عدة مرات وفي طلبة طلبات علم سألوني مباشرة يعني واتصلوا بي واصلوا لي عبر البريد وهذه من سنوات حتى الان مستمرة البعض بعض الشباب عنده مشكلة يعني يترك احد الشباب اخيرا كان في معهد علمي يعني بيدرس في شيء في الطب او مثل هذا يعني وسألني هل هو يحب العلوم الشرعية وأهله يحبون أن يستمر في الدراسات الطبية هذه، فهو محتار يعني ويريد أن يدخل شيء علم شرعي. فطبعا نصيحتي لا قلت له يعني العلم الشرعي ليس بالضرورة أن يؤخذ من أنك تتفرغ له يعني في علم شرعي يعني بالمعنى دراسة شرعية. كل من تعلم من الذين معظم المشاهير الذين تحبهم من اهل العلم معظمهم درسوا في معاهد عادية خالص وكليات و... وثنويات عادية يعني اللي هي ما يسمى ليست شرعية ولم يدرسوا معظم حتى لم يدرسوا في الازهر او لم يدرسوا في في اشياء من الناس درسوا هم درسوا من عند انفسهم ودرسوا على يد علماء فكانوا يتعلمون العلوم الدنيوية كالطب والهندسة والعلوم الآلة والزراعة وهكذا وما شاء الله نبغوا في في العلمين بفضل الله وحتى الذين ألفوا الكتب التي تقرؤونها وحرروا المسائل يعني فمعظمهم أطباء ومعظمهم من العلوم الدنيوية المدنية يعني ونبغوا في العلوم الشرعية بفضل الله فالعلم الشرعي ممكن تحصل عليه من من أي طريق الآن الحمد لله الأدوات موجودة ممكن مثل هذه المنابر ممكن تلتحق بأي معهد شرعي والنوم ماذا تريد من العلم الشرعي إيش الدروس الذي التي تريد ت تريد تريد تريد مثلاً ااا أبجد أبجد هوز العلوم الشرعية يعني تدرس أو القرآن الكريم تدرس تحصل شيء في أصول الفقه في الفقه في التوحيد في الحديث يعني العلوم اللي هي بعد ذلك تستزيد أكثر فأكثر تدخل على التاريخ وتدخل على كتب الأدب وغيرها يعني الكتب كثيرة الدراسات كثيرة جدا ففي معاهد علمية حرة الآن ممكن ترتاح بأي معهد حر حر تدرس فيه العلوم ولا يشترط فيها أن يكون مثلا هذا الشيخ ما شاء الله على التوحيد الصافي وأنه ممكن حتى لو كان مبتدعا ان المهم الواحد بيدرس لك اصول فقه مثلا او بيدرس اي دروس ما انا بيديك بيعطيك بيدرس اللغه العربيه مثلا ها او بيعطيك علم التجويد طب معظم الصوفية والقبريين من يعني من انجح الناس في قراءة القرآن الكريم والتجويد وهم اساتذه في هذا العلم معظمهم من المبتدعة اصلا ورغم ذلك فانه انك ممكن لو حصلت على ان مو... شيخ مسلم موحد يكون افضل واحسن اذا لم يوجد ممكن تأخذ من مبتدع تأخذ من أي إنسان موجود إذن الذي يتعلم أنا من أنصح الشباب لا تدخل في هذا الصراع تعلم إذن أنت مثلا بتدرس هندسة بتدرس مثلا كيمياء، بتدرس فيزياء بتدرس أي شيء ما تدرس يا أخي المسلمون محتاجينك يا أخي ادرس فيزياء ادرس كيمياء، ادرس طب ادرس أي شيء ثم بعد ذلك ادرس العلم الشرعية معه طبعا أنت تعلم هذا مع هذا يعني أنت عندك الأجهزة الصيفية وعندك انت انت بتذاكر 24 ساعه يعني ما انت ممكن تستمع وانت ذاهب للجامعه وتاخذ شيء تقراه وتحفظه تستمع تتابع يعني وسائل الوسائل التوصيل الى المعلومه وممكن تصقت تاخذها بسهوله جدا الان احنا بنتكلم الانترنت يعني فتح لك مجالات كبيره جدا فما بالك هؤلاء العلماء والشيوخ الذين تحترمهم انت هؤلاء ما كان عندهم لا انترنت ولا فيسبوك ولا موبايلات ولا اي شيء وتعلموا على الكتب الورقية هذه وكانوا يتعلمون من الشرائط الكاسيت العادية ايضا يستمعون اليها وكانوا يستمعون الى الراديو والى الاذاعات التي كانت تبث بعض البرامج الشرعية والدينية وكان يحضرون بانفسهم يعني ويقرؤون الكتب ويتابعونها يعني كان كان كان حالهم اصعب من هذه الايام فالان الحمد لله الامور ميسرة فانا من رأي اي شاب لا لا يتردد روح اتعلم العلم من الدنيا وربنا سبحانه وتعالى طالما انت متفوق وطالما انت جيد في العلوم في الحساب والهندسة وعلوم الآلة والسه. وهذه العلوم الشرعية او في اي علوم ما قوي اقصد العلوم العلمية هذه لا بس ادرس هذا و... لان هذا اضلا ممكن تتوظف به يعني انت تحتاج الى طلب رزق لان انه معين لك على على هذا أنت تكون مهندس وشيخ كبير في الشرع إيه المشكلة بكم مهندس وعندك علم شرع دكتور وعلم علم شرع طبيب عندك علم شرع يعني إيه ما هي المشكلة يعني أنه أنت تحصل تنفق على نفسك من هذا من وظيفة محترمة بالإضافة إلى علمك الشرعي تدرس تفعل تعمل تقوم بالمساجد تأم الناس تفعل بقدر استطاع حتى في المجال الذي أنت فيه من تداعية أيضا ناس بينجو اولا هذه بتكون لها حيسيه جيدة عندما تخاطب الناس والعوام يعرفوا انك مؤهل عالي محترم وانك طبيب او شخصية وانك لم تنجرف الى الدنيا وانك رجل ما شاء الله بتقول قال الله قال الرسول واتقوا الله فالناس تحبك وبالعكس تقول انا الرجل يعني لو كان يريد الدنيا ما نتخلى عن هذا هذا الشرع يعني وصارك كالاخرين يعني فانا نصيحتي للشباب من كان متفوقا في العلوم الدنيوية كالعلم مثل الطب والهندسة والعلوم هذه فإنه لا يتردد في الالتحاق بها ثم بخطوط متوازية يتعلم علمه الشرعي بالتدريج لأن العلم الشرعي طويل علم الشرعي لا يعني أنت بتتعلم العلوم ببطء. واحدة واحدة معك وانت بتتخلص الاهدي اما علومة الدنيوية محددة بتوقيت محدد وانتهى وتوظف بعدها تعيش حياتك تتزوج تنفق هو كل الناس هتخرجوا ائمة في المساجد يعني يعني الناس قلت لا تتخرج ائمة اذا لم تكن يعني ملكتك علمية في الاساس وانت عندك ملكة شرائية قوية جدا الحفظ والمتون وحب وليست لك علاقة بالنحية العلمية نهائيا طبعا نقول لك روح ادرس علمك كيف يعني انت لست متفوقا فيه وانت لست لك ميول فيه اصلا من الناحية هذه فاذا ها نعم انت جيد في العلم الشرعية تعلم علم الشرح خلاص الشرع لا بأس به بهذا لكن نحن نقول عن المتفوقين في العلوم في العلوم الطب والهندسة والزراعة وغيرها والكيمياء والفيزياء أنا الأمة تحتاج إلى مثل هؤلاء في الإسعافات الأولية تعلم إسعافات أولية تعلم ده إحنا أحيانا بعض المشاهدين كتيبة كاملة محتاجة طبيب محتاج واحد يعطون حقا أحيانا بأخذوا بعض بعض الشباب اللي يكون درس مجرد درس أشعة درس أشياء هكذا على قدر مسكين ويعطي حقا ويعطي وبيحلل كمان يعني في بعض الأماكن فأنت تحتاجه كأنه يكون طبيب يعني ما أفضل وخاصة ان ما تكون مثلا ناس بعبارة عن مائة واحد شخص لا يوجد بينهم طبيب واحد يعني العملاء صعبة جدا وسبب القبض واعتقال كثير من الناس ما ممكن لنتيجة انه بيذهب الى واحد طبيب عادي فالطبيب هذا ممكن يسبب يروح يبلغ عنه أو يسبب في مصيبة ويسبب في كارثة وقال في فيه اشياء ممكن تعالج بسرعة يعني فلما الناس الأمة محتاجة الصراع طويل الصراع مع الكفار لن يكون لن ينتهي بجيلنا أو جيل من موضوع إلى قائم إلى قيام الساعة مستمر دايمومة ولا يزالون يقاتلونكم حتى أردوكم أن يستطاعوا هذه دايمومة الصراع فلابد يكون كل فئات لو أرادوا الخروج لأرادوا لها عدة ومن هذه العدة تكون طبيبا تكون مهندسا في إنشاءات تكون تعمل مهندس في الاتصالات في كمبيوتر، في حواسيب في فيزياء في كيمياء، في أشياء مره بود يكون ناس متنوعا وكلهم ما شاء الله يكونوا شرعيين يعني لا يعني ممكن واحد شرع اثنين شرعي، وبعدين ما شاء الله العلوم الشرعية متوفرة الآن الحمد لله كثيرة والشيوخ كسر والحمد لله وفي كتب ومؤلفات لكن بالنسبة نحية العملية الأمم احتاجة للإخوة الذين يدرسون مثل هذه والشباب والطلبة والشبيب الجدد أن يدرسوا الاثنين معا بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير هل طبعا تريدون شيئا قبل أن أبدأ في التعليق جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وأحسن الله إليك عموما يا شيخ كان تكملة للسؤال نفس السؤال كانت الأخت تسأل هل هذا الكلام ينطبق على الأخوات مع العلم أدنى منهن من تركت الدراسة لا أدري بسبب الاختلاط السؤال في الاختلاط وهن متفوقات بسبب الاختلاط وهن متفوقات يعني تكملة للسؤال يا شيخنا هذا سؤال من أخت وبارك الله فيكم وبعد ذلك يا شيخنا لك أن تبدأ التعليق على الأحداث وجزاكم الله خيرا طيب موضوع الاختلاط له بحث خاص وبالنسبة لل طبعا الحالة السيئة في العالم الإسلامي أولا ما هو العلم الذي ست يعني إيه... ما... ما... هذا العلم يعني نتكلم كيف هنتكلم عن هذا علم فرض عين عليها ولا علم تكميلي كذا تزييني يعني فلا بد نبحث في المسألة إذن الاختلاط في حد ذاته اختلاط بين الجنسين أجانب فتاة وفتى أجنبي أو جن أجنب أجنب ها ولا هذا حرام حرام ومن يبيح بذلك هذا لا نبيحه ولا نجوزه وإني بالنسبة لمشكلة الدراسة الآن صارت في دراسة أخرى يعني الحمد لله في دراسة لبعض الناس دراسة عن بعد دراسة عن الجامعات المفتوحة في دراسات اخرى ممكن الاختة او البنت او الطالبة التي تريد ان تكمل ممكن في دراسات عن بعد دراسات المنزلية دراسات في بعض الجامعات بتخصص للنساء يعني الموضوع فيه تفاصيل كثيرة سنتعلق الان نعلق على احداث التعليقات على بعض الامور ان شاء الله نبدأ فيها من الان بارك الله فيكم بالنسبة انا اول تعليق احاول نعلق عليه وهو خبر اعتقال الشيخ سليمان ابي غيث في تركيا هذا الخبر طبعا علمت به امس قبيل صعودي على المنبر ولكن لما اعلم انه هو هو الصحب اتصل بي وقال لي في خبر اعتقال زوج بنت الشيخ اسامة بن لادن رحمه الله وقال إن ما رأيك ما من هذا ومن هديه وأي بناته أنا قلت لا أعلم شيئا وهذا أنا صاعد إلى المنبر الآن فصعب جدا لا يوجد لدي أي معلومات عن أي شيء بعد ذلك علمت اتصدت بجريدة الوطن الكويتية ثم بعد ذلك الشرق الأوسط واتصوا وأكدوا لي الخبر فعلا إنه سليمان أبو غيس قد اعتقل في أحد الفنادق في بجواز مزور في تركيا. فقالوا مراي. قلت أنا إذا إذا كان الخبر صحيحا وهكذا فأنا أعتقد أنها يعني من ناحية اجتهادي أنا لست عضوا في تنظيم قاعدة ولا لي علاقة إلا بالعضوية ولا أنا برع عن يعني اجتهاد ومتابع فقط يعني فلا فلا أدعي شيئا أو أدعي شرفا لأن بعتبر الذي هذا شرف لست أهلا له يعني. أننا أننا نكون عضو أو أتكلم باسم هؤلاء الناس. فبالنسبة للشيخ سليمان أبي غيث نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وأن يثبته على الحق وثبتنا وياه على الحق إن شاء الله. الشيخ أنا أعتقد أن الخبر ك في ك سريعة هو عبارة عن لا أبرر إيران منه. هذا هذه وشاية, وشاية مخابراتية من الايرانيين فقال لي الصحفي قال لي طب ما هل سي اي اي هي اللي بلغت قالوا ان السي اي اي هو اللي كان عنده معلوم هو ربما قلت له يا سلام ما شاء الله طب ما وخوانهم في في الشيطانة هو في ايران هو مخابرات ايرانية ليست علاقة لها علاقة بالسي اي اي ولا كل مخابرات العالم لا هي اللي مررت المعلومة لماذا مررت المعلومة لأنها تريد أن تضرب عدة عصافير بحجر واحد ولأنها تريد أن تورط الحكومة التركية تورط الأردغانيين هؤلاء الذين أنتم حكومة سنية الآن تدافعون عن إيران عن عن سوريا والناس بتمجد في تركيا ودور تركيا الآن قوي جدا في العالم العربي وخاصة السني فهو إذن هذه تركيا هي التي تقبض وتعتقل الآن هؤلاء السنيين الذين حميناهم نحن أنا يا إيران هي بتقول عن نفسها هي إيران يعني لسانه حالها يقول ذلك أبو غيس كان عندي معتقلا تحت الإقامة الجبرية في سجن من 2001 إلى, إلى الآن أكثر من 12 عشر عاما ورغم ذلك لم, أسمح لم تسمح إيران للمخابرات الأمريكية أن تحقق معه لم لم أستجب ل لت... ل ل إن أنا كم ممكن أسلمه لل لأمريكا كما فعلت باكستان وفعلت الدول السنية وقدمها هؤلاء أنا لم أقدم مسلما سنيا من تنظيم القاعدة إلى إلى المخابرات الأمريكية ولا إلى غوانتانامو وهذا صحيح على فكرة حتى الآن يعني لا يوجد رغم شرها وإجرامها لم تفعل والنقطة الثانية اقصر حاجة ضغطت على الناس الذي قبض عليه قبض والذي اعتقل والذي قتل واللي ذهبوا الى الحدود وضربه لكن في الشاهد انها لم تفعل رسميا شيئا هي بتعمل وشايات فقط ها آآ آآ آآ النقطة الثانية إني, إني, اني ازل وشاية بداية انها تضرب هذا هذا التيار هذه التركية التي يزعم انها سنية ها هذه تركيا العلمانية هذه ف بالإضافة إلى توريطها مع الجماعات الإسلامية أيضا لأنها كلها جماعات إسلامية هذه التركية يا من تحاربون في سوريا الآن تركيا سلمت أحد القادة الذين تحبونهم الآن لماذا لا تقومون بضربها انتقام لاحد القادة قادة القعدة الذين خرجوا من عندنا ولم يعتقلوا في إيران هم اعتقلوا في تركيا ثالثا إنها أيضا وضع اه اه اه اه اسمها ايش وضع تركيا مع الامريكان في حي سبيس طيب ما, ما هو الوضع القانوني ها القانوني هنا ليه ابي غيسهم قد اتقلوا قبضوا عليه الان امريكا هل ستحقق معه وتأخذه الى جوانتنامو وتحاكمه وتضمه الى الخمسه الكبار الذين حكمونا الان ام لا أهل طب لو أنبك تركته لأن المعلومات التي لديه هي أنبك عندها المعلومات هي معلومات وقفت عند ألفين واحد يعني الرجل محبوس أسير مظلوم منذ ألفين واحد ولا يوجد يعني لديه معلومات أقصى معلومات لديه من الإخوة الذين يعتقلون ويؤتون بهم إلى ويخرجون هذه معلومات يعرفها مثل المعلومات التي لدي ولدى الصحفيين ولدى وسائل الإعلام ولدى معظم الناس فمعلوماته لا لا تتعدى هذا لا لانه مع معتقل ومن ادبيات وابجديات تنظيم قاعدة الجاد ان أي, اي قائد يعتقل او يؤثر فخلاص بتنقضي الرابطة العضوية والمعلوماتية ويتم تغيير اشياء كثيرة وهذا الذي حدث ها فكما ان الشيخ وما قالوا انه قائد ميداني كبير الصحفي يقول لي هو قائد ميداني كبير وقالوا لم يكن قائدا ميدانيا الشيخ وابو غيس كان داعية وشيخا فاضلا في الكويت وكان رجلا احب الجهاد في سبيل الله وتطوع وذهب الى هناك الى افغانستان وبايع الشيخ اسامة وصار متحدثا رسميا يعني مثل المتحدث مسؤول اعلامي والمسؤول الاعلامي ليس بالضرورة ان يكون عسكريا او يكون هو قائد يعرف كل تفاصيل الامور ورب الاضافه هي كانت فتره وجيزه جدا والرجل اعتقل بعدها واسر وانقضت العلاقة أنت بتحكي عن تنظيم من 2001 ل 2013 طب ما عندك بقى قيادات كبرى كانت عندها المعلومات اللي هي الكبيره لو كانوا اعتقلوا مثل الشيخ ابي يحيى اللي رحمه الله عليه وابي وغيره من القيادات الكبرى وعندك الشيخ أبي يزيد وكل هؤلاء القادة نعم دول اللي كان عندهم معلومات ولم يعتقلوا ده قتلوا ب عن طريق الطائرة بدون طيار هذه وعن طريق بعض الجواسيس المجرمين على خط عشواء مجرد التجسس هكذا أما أبو غيث الشيخ أبو غيث فهو نعم هو من ناحية النصر المعنوي أيها نعم نعم نصر أنه قائد رسمي لأنه هو قائد رسمي بمعنى أنه كان مسؤولا إعلاميا فقط ولكن منقطع قطع العلاقة وأن بيك عرف معلومات أكثر من ما يعرفه الشيخ ابو غيس من خلال الذين اعتقلوا لديها فيما بعد فاذا هذه مسألة النقطة ماذا سيتصرفون هو مسحوب منه يعني اسقطت الكويت عنه الجنسية الكويتية وهو الان ما يسمى في القانون الدولي بدون جنسية وهو ما اسمه البدون بالمقياس اذا وجد في دولة ما فتبقى لقانون امم المتحدة هذا فبتبقى لهم ان هم لابد الدولة تعطيله الجنسية اي دولة يكون هو موجود فيها لابد يعطوله الاقامة ويوأخذ جنسية لان لا ي... عندهم مبادئ هكذا يعني لان نخوض لحسن واحد يفتكرنا بنظن ان احنا بنمدح في لهم المتحدة ده اي متحدة على المسلمين اصل لكن احنا نتكلم على التنزل في الحوار يعني بالنسبة لهم اذا فهؤلاء هو وضعه الان اما يعطوله بعض المحامين ينصحون يقدم طلب لجوء إذا أمريكا رفضت يعني إذا أمريكا رفضت أن تأخذه أمريكا قال لي هل هل أمريكا محتمل تحقق معه؟ قلت له محتمل أنا بتأكد مئة في المئة إن أمريكا قد حققت مع الآن أو إن هي بتحقق مع الآن هذا كلام بديه ما أحد يسأل فيه يعني أمريكا المخابرات الأمريكية أكيد بتحقق معه ده امريكا و... واردغان وتركيا هم اعضاء في حلف الاطلسي الصليبي الذي يحارب المسلمين في افغانستان وفي كل مكان فكيف لا تستطيع تص... لدولة عضوة وتركيا مثل امريكا تماما فلا بد ان تستجيب لرغبات امريكا وان ترحله اليها لو احتاجته اذا لم تحق لان لو وجد ايران تريد ايش طيب أهو ابو غيس كان موجود لماذا لان ابو غيس ابو غيس كان موجودا لكي يصل الى سوريا لان انه المفروض ان خرج حتى يصل الى سوريا ويخش بقى يقولك تنظيم القاعدة موجود في سوريا ها فهمهم فهم يعني بجميع المقاييس لو تركيا تركته لن تستطيع تتركه طب لن تستطيع ترسله الى الكويت ده انا بحكي في حاله ان امريكا لا لا لا لن تحاكمه عندها يعني ولن تطلبه او انها تحاكمه يعني ممكن تركيا تحاكمه الجنوب تركيا ولكن تحاكمه باي شيء اقصى شيء جواز سفر مزور ياخد فيها سنه او ثلاث سنين آ... إذن إذن لا بد من ال... ال... ال... ال... الوضع القانوني امريكا هي الوحيده اللي تستطيع تحل المعضله لهؤلاء الاتراك انها تطلبه وخلاص وانتهى الامر لكن ت... ايران فرحت الان لانها اوقعت إيران في تركيا في أدي التركيا السنية رجل كان موجودا عندنا لم نسلمه لأمريكا ولم نسمح لأي جهة استخبارات في العالم تحقق معه والآن تركيا السنية تسلمه إلى أمريكا والذين سلموا بصراحة كل كل الذين سلموا إلى خبض عليه معتقله سلموا من من يسمون زورم من أهل السنة من الدول مثل باكستان هذه الدول هي التي سلمت هؤلاء المسلمين المجاهدين المضطمين الذين سلمتهم إلى إلى أمريكا فأيضا هذا الموضوع ال بالنسبة له هو ضربة إيرانية خطة استخباراتية من من من من إيران أو واحد يقول لي كيف تكون يعني يفعلونه لأنه كان موجودا إلا أن الأ معلومات التي لدي, لدي. الذي يعرفوا إني إن النائحة م قاض كانوا موجودين تحت الإقامة الجبرية وكانوا موجودين في ذلك الوقت وأنا سمعت أولئك من ما كان تبنى قضية أولادها هؤلاء الذين كبروا ولم تعلمهم إيران ولم تسمح لهم بالتدريس ولتعليمه وخارج الواحد عنده عشرين سنة ولا يعرف أي شيء لا لم يسمح له بالدراسة في أي شيء فقط درسوا لبعضهم البعض ومات من مات وماتوا من الإهمال والإجرام يعني جريمة إيرانية إجرام روافد خبسة تركوهم في مكان كلوا واشربوا ولكن لا يسمح لهم حتى بمجرد التعليم فأولاد المسلمين معظم هؤلاء الذين رجعوا إلى بلادهم حتى الآن الأولاد مسكين خارجوا بيدون يعني هم وسنخرج عنده عشرين سنة ولا يوجد مع حتى الابتدائية الابتدائية هذه لا يوجد معه بيدرس من جديد مسكين مساكين في بلاد المسلمين تخيل واحد زميله في الجامعة الآن وهو لا يعرف شيئا ولا يوجد شيء جريمة ارتكبتها ايران ارتكبتها ايضا اهم المتحدة لان كان المفروض كما كانت تتدخل وطالبهم بتعليمهم وبتدرسهم لكن لم يحدث هذا للأثر الشديد اذا الذي ن في هذه في هذه المسألة أن أن الناس كانوا بمجودين بيكونوا موجودين في في هذا هذا المحبس أو هذه هذا الأسر الإجباري فكان من يريد يقولون له في الآخر لما قالوا لهم هذا الملف يريد أن ينهوه خالص ملف أفغان العرب أو المجاهدين هؤلاء ماذا أراد أرادوا قالت لهم إيران من يداه كفيل هاتوا لنا كفلاء خرج على بضمان يحاولوا كفرة فكانوا يأتون بكفلاء من أهل السنة في منطقة بلشستان وهذه المناطق فأتون يضمنون هؤلاء وبعد ذلك يجهزون لا يقولوا ماذا تريد في بعضهم كان يريد أن يرجع للجهاد أفغاني مرة أخرى ومعظمهم قتلوا وما في ناس منهم أحياء ومن والآخرون رجعوا إلى بلادهم وعن طريق جوازات مس مزورة إما عن طريق ومعظمهم معظم الطريق كان تركي يعني في بعضهم رجع إلى دول عربية ولكن من تركيا إلى قطر أو إلى دول أخرى رجعوا إلى بلادهم المهم كانت تركيا المحطة الرئيسية فالذي كان يدخلوا تركيا كانوا يدخلون سرا ويدخلون بجوازات صور مزورة ومنهم حتى من يقبض عليه كان أحيانا يتركوه ولا يسلمونه للأمريكان طالما أنه ليس يسأسمه واردا من المطلوبين وفعلا كثير منهم خرجوا ولكن أبا غيس ليس ككل الذين خرجوا بصراحه لأن أبا غيس كان عضوا قائدا رسميا في جماعة اسمها تنظيم القاعدة قاعدة الجهاد فيختلف عن كل الأشخاص الذين سمحت لهم تركيا أو غضت الطرف أو حبستهم هم هربوا المهم خرجوا من عندها لكن لماذا؟ لأن ملفاتهم أسماءهم رسميا ليست موجودة لدى المخابرات التركية وأن يعرضون الاسم وكلوا لا لا هذا ليس يترك يعمل أي شيء ليس مطلوبا لدينا لكن أبغس لا لابد لأن هذه مسألة الرجل كان خرج في شريط وهدد الغرب وهو عضو أساسي في تنظيم قعدة وأعلن رسميا أنه هو متحدث الرسمي وهو وسيل رغم أنهم يعلمون أن الرجل مسكين من الناحية المعلومتية لأنه من 2001 حوالي 12 سنة لا يعلم شيئا يعني معلوماته بسيطة يعني لا لا تتعدى المعلومات العادية ولكن نوع من الشفاء الغليل نوع من التشافي نوع من إحراز ما يسمى نصر معنوي نوع من إذلال محاولة إذلال أتباع هذا الطيار وإن كلهم آه نعم آه قادتكم نأخذهم واحد واحد الآن ويقبضوا عليهم رغم أن الرجل لم يكن في الميدان ولم يقبض عليه مثلا في ساح الجهاد ولم يكن الرجل كان أسيرا والإيرانيين نتركوه بحكم من من ناحية الأدبية الأخلاقية عند الإيراني يقول لك أنا تركته خلاص أنتوا بتلوموني أنا ما ما ذنبي هو شق طريقه انا لم أسلمه ولم أفعل باي شيء لكن هم يعلمون أنه يعني من خلال التجسس من خلال الوسطاء من أي واحد ممكن يستطيعوا يعني لا يغر أنك ممكن يكون الوسيط من اهل السنة لا يشترط أنه هو وسيط من الروافض يعني ولكن ممكن من أي وسيط من أي معلومة أخذه أعرف أنه هينزل تركيا والإيرانيين متأكدين كل من يحصل على يخرج غالبا بيذهبون إلى تركيا فإذا أين سيذهب إلى تركيا؟ إذا سيذهب إلى سوريا؟ هم متأكدون أنه سيذهب إلى سوريا ويقود هناك مع المجاهدين وذي ساحة حرب. فا فایران سترك الأمر إن أبو غييس يترك ينزل لسوريا. لأني أين سيذهب أبو غييس؟ أين سيذهب؟ لا يستطيع أبو غييس أقرب مكان له هو سوريا. هل يستطيع يدخل ليبيا؟ لا يستطيع. المسألة بعيدة والصعبة. هو أحسن مكانين له إما سوريا أو ليبيا. ولكن لا يستطيع إلا أقرب مكان له أسهل مكان له كان هو هذه كان في تركيا لأن حدود سهلة ويدخل وممكن عن طريق القوافل وغيره فإذا هم قالوا آه ليدخل ويروح يقتل لنا يا إخواننا ويقتل إخوانهم في ال في الرافض وفي اللي هم النصيريين إنه صيريين لابد من ضرب كل هذه العصافير بحجر واحد هذا هذا تحليلي ل لهذا لإعلان القبض عليه رغم إعلان إن السي إيه هي التي وراء هذا الموضوع وإعلان السي إيه إن هي اللي تجسست وتعلم هذا كلام تهريج معظم اللي خرجوا أعلنوا علانية وقالوا إنهم كانوا في المجمع رقم كذا في المدينة رقم كذا يعني هم يعلمون ذلك جيدا طيب وبعدين. ال اا هذا ا ا ا ا ا ا ا كانوا يعلمون انهم في المجمعات هذه وكانوا ما يعلمون جيدا ذلك ولكنهم المجمعات في ايران يعني المدن لان اخواننا اللي كانوا بخرجوا كانوا بيعلنوا عن انهم كانوا فيين والماساه نحن اصدرنا نحن نحن اصدرنا هنا في مركز المقريزي اصدرنا بيانات ع مأساتها أولئك من قبل يقول والأخوان كانوا يخرجوا للصحف ويتكلموا عن معاناة المجاهدين المسلمين الأسرة هناك فأمريكا عارفة الموضوع سهل يعني يقول لك يعني C I E نجحت نجحت فين هي الذي مرر المعلومة المخابرات الإيرانية ولا C I E ولا حزنونها التي لها علاقة بالمسألة دم الإدعاء تكبير من حجم ناصر C I E التي يعني اخترق تماما ودمرت تماما ونسفت تماما وانهزمت تماما فهما يريد لها أي تحقيق أي شيء يعني ها بس يعني فقط يعني فهذه الدول لا تعمل كما أنا أقول فعلاً لا تعمل ب إلا ب بأعين أب رغال وأحفاد أب رغال وهؤلاء العملاء الذين يصلون وجلوءنا في الأمة إذن الأمة محتاجة إلى سمل هذه الأعين التي حارسة الحارسة على مصالح هؤلاء المجرمين طيب هكذا نكون انتهينا من فقرة التعليق على اعتقال الشيخ أبي سليمان على أن يحفظه بحفظ الجميل وطبعا يا جماعة أرجوكم ألا تتسرعوا لأن هناك بعض الخبساء سربوا أنه تراجع وأنه هذا جريد الوطن الكويتين قالت لي هكذا قلت له هذا كلام أنا أولا هو الشيخ أبو غيس نعم كتب أشياء وهو في السجن وقرأناها وهذه الأشياء يعني بيكلم عن الزهد والسلوك وأدبيات كل هذا لا يؤخذ به لا هذا رجل كان في السجن وأسير وبيكلم عن تجربة أخلاقية وسلوكية لا لا لا لا لا علاقة له فالإنسان مهما كان لابد أن له لا بد أن نلتمس الأعذار ولا داعي أن نروج مثل هذه الأشياء والشائعات حتى لو أفصح حتى لو هذا دين الله حتى لو أفصح وقال ولكن يجب أن نشكر الرجل وأن عليه على تجربته وعلى مأساته وعلى تضحياته وعلى بلائه ومن يردد شائعة أنه تراجع حتى لو سبت ذلك نسأل الله أن يرده إلى الحق ردا جميلا يعني الرجل مظلوم رجل عانى كثيرا في يعني هذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه ويحفظنا وإياه بحفظ الجميل ويرده إلى الحق وانا بنصح شباب ان يرددوا مثل هذه الاشياء التراجعات لان الاعلام, الإعلام وخاصة في الكويت وغيرها سيردد ما قولت ان الشيخ ان الشيخ أبا سليمان ابا غيسي قد تراجع وانه ضد تنظيم القاعدة وانه فعل وفعل وهذه الاشياء يعني دعكم من هذا الكلام حتى لو قال بنفسه فان لكل حادث حديث ولكن نحسن الظن في تجربته وبلائه ونحن نعلق على حدث حالي الآن نحن لا نرجم بالغيب أن هذا رجل محترم شيخ من الذين صبروا وابتلوا في سبيل الله ونحسبه كذلك ولا نزكيه على ربه فنسأل الله أن يفرج عنه وأن يجعل شوكة في حلوق الكافرين والمرتدين والعملاء والخوانة والروافض ومن على شكلتهم إن شاء الله وأن يستخدمه لنصرة الإسلام ومرة أخرى وليس ذلك على الله بعزيز بارك الله فيكم في هذه الخطوة النقطة التي علقنا عليها وشكرا جزيلا لكم بالنسبة لشيء آخر أترك لكم الميكروفون حتى أعطي فرصة لو في شيء آخر لأني لدي فكرة في تعليق على حدث معين ولكن أترك لكم اللاقة لو في أي شيء عنا لكم حتى لا أتواصل في الحديث طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله يكون الصوت مسموع يا اخو طيب بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله عنا كل الخير يا شيخ طيب هو في سؤال الحقيقه ممكن والله اعلم يكون يعني هو الذي تنوع عليه السؤال طبعا هو في الشأن المصري الرجل بيسال عن الاحداث في مصر وكيف لنا ان نتعامل مع المعارضين والاعلام إذا كان هذا يعني ما تروا التكلم فيه فيعني في يكون جزاك الله خير اتفضل يا شيف طيب جيد جيد هذا طبعا لا من الأشياء اللي أنا بدنت حولها كثيرا يعني هذا ليس من ولكن أنا أريد أن أحرر المسائل وأرد على بعض الشبهات في هذا الموضوع شباب لأن أنا شايف في حملة للأسف شديد حملة بتو... أنت عارف عندما يعطيك إي إي إي إي إي إي إي إي أسئلة مثلا سؤال معين يقول لك جاوب إحدى الإجابتين يعني جاوب إحدى الإجابتين فأنت طبعا لا يعني طبعا عندي إجابة ثالثة لا هو لا بد تجيب حاتين واحدة منهم لا طب أنا ما زنبي أنا أنا عندي إجابة ثالثة يعني جيدة لكن هم يريدون يفعلون بعنا وهذا حركة التاريخ وتغيير الاجتماعي في الأمم لا تكون بهذه الطريقة ما فيجلا اسمه يعني نظام ي هذا أو ذاك إحنا ناس في رياضة بحث هنا ولا رياضة حديثة من عن عن أشياء يعني مسلمات بدها هكذا لكن هذا الذي يحدث في بلاد المسلمين الناس تقول لك أنتم تلومون السلفيين تلومون الإخوان في خيارهم السلمي سلميه سلميه سلميه هذا هذا هذا المصطلح المصطلحات الجديده التي نحتوها ها سلميه سلميه المشاركه لا المغالبه التوافق والحياه والوقوف على مسافه بين جميع الفرقاء فهذه اعماله يشغلوا غسيل مخ لامخاخ الجيل كامل بيغتال فكريا تخيل بيغتلوهم حتى بيغ... ليس فكرين فقط ده بيغتل عقديا امخاخ الناس بتتغسل يوميا عبر فضائيات عبر وسائل اعلام عبر... عبر الفرض الامر الواقع وهذا الواقع كأنه هو المكتوب علينا يعني لك هو هذا يا اخي اتقوا الله ما استطعتم وهذا هو ما نستطيع كيف يا رجل تتق الله ما استطعتم هل انت لا تستطيع الثالثة أنت تستطيع الأولى والثانية طب لا تستطيع الثالثة أن تضحك على نفسك أنت تستطيع ما أن أدرك أنك لا تستطيع آه هنا هذه المشكلة المشكلة في في, في أريد فقط أحد أن الشباب يكون المستمعين إليه يكون عندهم يملكون الصبر يعني الله يكرمكم، اللي عمال ممدد رجله واللي نايم على السرير واللي على الكنبة واللي بيشرب شاي انتبه الآن جيدا نحن نتكلم في قضايا مهمة في التاريخ برك الله فيك الموضوع ما يحدث في التاريخ الذين يكلون التغيير في مصر وغيرها عن طريق السلمية عن طريق التوافقية عن طريق المغالبة عن طريق كلك نجمع كل الفرقاء استحضار مصطلح ما أنزل الله بيه من سلطان هو مصطلح الحرب الأهلية مصطلحات كلها غربية ومصطلحات لا علاقة لها بالإسلام من قريب أو من بعيد يعني هذه مصطلحات حادثة ها فهؤلاء يعني قل لك ما هو أنا لو ما سرتش في المصاري الديمقراطي السلمي لو ما سرتش في إذا لم اسير مع شركاء الوطن حلوة أو شركاء الوطن اللي عملين يطلعها لدي كمان شركاء الوطن هؤلاء إذا لم نتوافق في هذا الموضوع في الدستور في سياق الدستور دستور أمة وأجل ستعيش إذا لم أفعل ذلك فهي سيكون الموت سيكون الهلاك معناها سيأتيك اللي هو واحد مثل المخاليع سيأتون وابناء المخاليع هم خليع المخليع وسيأتيك هذه جيوش جرارة من المنتكسين والمتراجعين وهؤلاء الخوانة وتيك شفيق والعسكر مرة اخرى يعني يخوفون الناس لان الناس تألف دائما ان يحدث التغيير وهم على الاسر البيضاء واحد على سريف جميل حلو هكذا ويجالس قالوا لو اه تيجي انت صوتك امانة ضع صوتك في الصندوق فنكمل عدة اصوات نحدث تغيير الشريعة ستأتي ما شاء الله صلي واسجد يا راجد اكثروا من من المساجد غزوات الصناديق قادمة الناس يعني وضعوا الاشياء في غير موضعها والناس ظنوا انهم في بدر وظنوا عندهم في القادسيه وان اليرموك استحضرت وعنج جالوت جاءت وزللق وكل ده غزوات صناديق يا عم وانا بلك تخيل واحد راكب بيظن ان هو راكب الصندوق وبيعمل يضرب بالديل اثنين كأنه راكب فارس يا جماعه بغزوه ما بيضع صوته في الصندوق وبيبيعمل درجن درجن درجن عمال يركب الفرس اللي سيغزو بيه وبيتخيل وهو يقف في الطوابير الطويلة وقطرات طويلة من من البشر فبيظن أنه الآن الحمد لله نحن الآن ما الآن نحن الآن في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم نحن في بدر نحن في في في في الخندق نحن في يعني حتى محصاروا حاصرونا نحن في الخندق لما يخرج يقول لك نحن اغزوهم اعوذ بالله يعني هذا هو الناس حرفوا حتى مصطلح الجهاد في سبيل الله ووضعوه في غير الموضوع حرفوا الدماء الزكية التي اللي التراق في سبيل الله رائحتها رائحة رائحت المسك وهذه وفضل الشهيد جعلوا شهيد الصندوق فمصطلحات جديدة حرفوها و فصارت هذه المسائل كأن تكون مسلمة الآن أنت بتطقش واحد بيعتبرك أنك أنت بتخرف أما تقول له يا عم هذا كلام كله هراء ودي خزعبلات اخترعها لنا هؤلاء الذين يكرهون الشريعة لأنهم عارفين أن الشريعة لن تصل إلى هذا الموضوع لأن من يدخل في قطار الديمقراطية سيضطر أن يسير على أدوات وأليات الديمقراطية من احترام الرأي والرأي الآخر، وكان الرأي الآخر يعارض الشريعة، أو يسب في الشريعة، أو مناقض الشريعة. كيف تفعل؟ تجمع ذلك؟ كيف؟ ازاي اه، لازم تركبهم مع في القطار ولازم واحد فيهم مرة يسوق، وانت تسوق يعني ما مش واحد يسوق كل واحد؟ هو المحطة الجاية هو اللي سوق. هو عنده ركاب، يجمع له، يجمع ركاب مختارين، هو اه، أنت انزل وجي غيرك هي يسوق. يعني هكذا لعبة مخترعة لغيرنا. لتهديئة غيرنا لا يوجد في تاريخ البشرية مثل هذا التهريج حتى في وقتنا الحاضر يعني فقالوا وقول لك طب إيش الحل يا جماع تخيل الذي يسأل من الذي يسأل الحل هم المسلمون الشيوخ بيقول لك لا هو طب نعمل إيه لا سلمية سلمية ونحن لا نريد الله طب ده أنت عندك يا عم الناس التانين لا يقولون سلمية ولا حاجة درجة بيهددك وبيهدد الدولة وبيهدد ال... بيهدد الشيوخ وبيشيئون في الأرض الفساد والقتل والتحريق وطلع لك أناركيين فوضوين الأناركية الفوضوية التي عفى عليها الزمن في الغرب في أمريكا وأوروبا بيستوردوها الآن في مصر بيصدرها يعني الناس عمالة فوضى يضرب ويحرق ويعمل من أجل الأشياء لأنه لا يريد نظام أصلا ف... فطبعا هذا يصدر لنا يرد لنا ل لي... كراكب اليسارية والشيوعية والنفايات اللي انهزمت في عقر ديارها ها فإنها الآن بتطل برأسها الادنية المنحرفة ها حتى في بلادها مذمومة فإنها تصدر إلينا الآن هؤلاء العلمانيون وهؤلاء الذين ما يسمى الديمقراطيون والحادسون الديمقراطية حتى الديمقراطية التي في الغرب هي حكم أقلية وخداع ورغم ذلك لا يسيرون على حكم الديمقراطية كما هو في الغرب يعني المتغلب في الغرب في الديمقراطية بالأصوات هو اللي بيحكم وحتى لو جمع حاجة يشمع يعمله حاجة اسمها توفقية وزارات يعني حكومات فقط نتيجة صناديق الانتخابات مع الأحزاب الأقل فالأقل يعني حتى هذا يا رجل ده لا يوجد حتى في الغرب عمان حصد هذه الأصوات مثل ما حصد الإخوان والسلفيون أكثر من سنة ولا 77 سبع وفي في المئة و أرقام كبيرة جداً لا توجد ورغم ذلك يسلمونا يقول لك لا المشاركة للمغالب شاركت أيه مغالبة شاركك في إيش بأعمالت إيه الناس اختاروك حتى انك تقول أنا عندي عندي منظومة أريد أن أطبقها والناس يختاروك من أجل هذه المنظومة أنا بوجاريهم أنا لا أوافقهم ولا أنا أعتبر كل ده باطل يعني بس أنا بحكي من من هذا الباب ف فاذن حتى الديمقراطية الغربية اللي موجودة في أمريكا وبريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية هم الذين يتمحكون فيها لا يطبقونها ولا يريدونها ولا يعترفون بها لا يريدون الديمقراطي يأتي هم واحد فيهم تخيل مجرم اسمه سوارس قال لو أتت الديمقراطي وكانت الديمقراطي تأتي مثل هؤلاء الإسلاميين يحرق كذا كذا سب الدين للديمقراطي تخيل عالني مسجل له عالني لنزع ما تتطول عن أول مرة أشاهد أني حتى في أهم المخلوع ما كان النصارى يجترئون بهذا الفجور كانوا نعم يعملوا اشياء ولكن كان عند هذا المجرم المخلوع عنده توازنات الامن الدولة يضغط عليهم يعمل توازن هنا مع توازن يعملوا توازنات لكن هذه الجرأة اول مرة مرة جرأة ان الاسلاميين هم الذين تسببوا في هذا ان الثورة تستمر على فكرة بعد الله سبحانه وتعالى سبب الانتصار لخلع هذا المجرم المخلوع كان الإسلاميون بصراحة ولكن رغم هذا فجور لأقلية فجور للنصارى نصار يتحدون الإسلام والمسلمين والرجل التواضرس الذين يتوسلوا لي كلهم هذه مادة كارثية معناها أشياء شكلية يا جماعة شيء شكلية في الدستور ولا في دستور هيعقب والله لو النصارى واليهود والملل والنحل وكل من هب دب من ائمة الكفر وافقوا على الدستور بالمادة 219 المفسرة للمادة رقم 2 هديه في مبادئ الشريعة لن يطبقوا الشريعة ايضا الشريعة دي انا رجل ده معظم الدستور في نواقض ضد المادتين اصلهم يعني هتفسر هتفصل اي شريعة هذا الناس ليس عندهم ارادة هي الشريعة تأتي بمواد دستورية جماعة بورق شريعة تأتي باسنة الرماح الشتاء تأتي بالتغلب بالغلبة بالقوة وأنزل الحديد في بأس شديد ومنافع الناس سكينة بتتقشر التفاحة وسكينة ما أيضا بتذبح الخراف هذه نفع وهذه وتذبح المؤذي وتدافع عن الأذى وتدفع عنك أشياء كثيرة يعني إذن هذا الموضوع تهريج وخارج سياق ال ال ال الواقعية البشرية أيضا في تاريخها لا اعترف انا شخصيا بما يسمى توافق ولا مشاركه ولا فع... انا بعترف بقانون المتغلب انا بجيبها لكم النهاية النهايه هذه نظريه انا مؤمن بهذه النظريه المتغلب كافر مؤمن هو اللي بيحكم انت اتغلبت لا بد انك تحكم انك تصارح حتى تصارح حتى تهزم هذا الذي غلبك يقول لي اصلنا هذه هضي... اصل حرب اهل ايش ما يحدث طب يا سيدي نسلم لكم جدلا انتم يا قوم ها نجحتم في الانتخابات اتطريف في الامر الله اراهم هذه الاية ورغم ذلك لم يرتدعوا لحظوا نجحوا في الانتخابات اولا لما تغير المخلوق تغير عن طريق بارادة الله سبحانه وتعالى الناس بخط عشواء بدون مبالغة خط عشواء هكذا خرجوا وتكاثروا في الميادين والله قذف في قلب هذا المجرم وهذه العصابة العسكرية والامنية قذفوا كل من الرجل الرجل انخلع خلعه الله ها فاذا لم يخلع بحزب لم يخلع بطلب حزب ولا بديمقراطية ولا بقاليات ده الرجل كان هيورس لابنه وابناءهم وأبناء. السلالة تخيل سلالة اللا مبارك كانت هنا تحكم حتى لو استمروا على هذا الحال اذا التغيير تم عن طريق ذات الشوكة التي تظنون أنها غير ذات شوكة يعني السلمية هذه التي ظهرت نعم كانت سلمية ولكن السلمية حدث فيها شوكة وهي الشوكة أن في كتلة بشرية قوية اسماقهم بلا بشرية لأن مهما كان الجيش الجيش خاف لأن أي جيش اللي يروح يضرب لك ميدان فيه مليون ولا عشرين مليون على مستوى البلد كلها هيدرب من ولا ميد؟ طيران من هو مجنون ده اللي يضرب في الناس كيف؟ من هو الذي يجرؤ؟ على ضرب هؤلاء البشر جميعا في أكثر من سبع, سبع عشي محافظة كيف هيدربهم جميعا في هذه الكثرة دي كتلة بشرية رغم أنها خرجت سلمية بالمعنى المفهوم الاستلاحي لكنها كتلة بشرية تعتبر قنبلة بشرية لأنها في مقابل يعني قلبة زي مثل الكتلة الصلبة لأني من الذي سيجرو أي دبابة عزيز التي ت في الدماء وت وهذه الدبابة التي تصفر هذه اللحوم البشرية مين هذه؟ من هذه الدبابة التي تجرو؟ وبرغم ذلك ضربوا قتلوا حوالي ألف قتيل وأكثر من عشرين ألف جريح وزيادة والناس أنا بحكي على التجربة المصرية ما بلك بتونس حدث نفس السيناريو تقريبا أنا بتكلم على مس سبب حالتها المستمرة يعني فو السؤال عنها فإذا أنت أنت هنا إذا حدث حدث دماء إذن التغيير بالذات يوم 28 اللي هو آه مارس آه اللي هو يناير 28 ما اللي هي موقعات الجمل وغيرها حدث هذه الدماء والضرب والقتل هو اللي أجج وخوف المخلوق أكثر عارف لو السلمية استمرت سلمية بدون دماء وبدون ضرب وهذا من غباء واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأمن لقوات الأمن لأني لما حدث ال الناس قتلوا والقتل والدماء واستحر القتل في الناس <تصفيق> الانخالع قلب هذا المجرم أيضا والأمن من قال كلك نتحمل الناس هتروح تحاصر القصر الجمهوري الناس هتروح الحرس الجمهوري سيضرب في الناس دماء من سيتحمل أي قائد هذا الذي سيتحمل أمريكا التي يعبدونها من دون الله قالت لهم الأمريكا التي ظلت تدافع تدافع قالت للعسكر لابد من الاحتواء لان خلاص ممكن يحدث انقلاب من صغار ضباط ومصالح امريكا كلها تتغير رأس العاقب ويحدث ربما صغار ضباط هم من الاسلاميين ولا غيرهم مثل ما حدث لبعض الضباط الذين حقصر من 30 ضابط خرجوا في ميدان في ميدان التحرير وغيرهم ونددوا ان لا ممكن الموضوع يكبر وينفلت ومصالح امريكا واسرائيل والغرب كله يضيع والدول ومصر دولة جوهرية ليست شيء فالعدوى ستصيب كل دول العالم في في ذلك الوقت دول بخاصة الدول العربيه والاسلاميه اذا لابد من الاحتواء وهذا ما هو مكر العسكر ضحكوا على مين على تلامذتهم من السلفيين والاخوان وحتى من العلمانين اه تعالوا نتحاور الجيش والشعب بإيد واحده الجيش والشعب ضحكوا على الناس وان الجيش على الحياد فالناس ظنت ان المننه ليست من الله المننه من العسكر فلذلك سرب عمل اللي هو ما يسمى غسيل مخ في القنوات الفضائية الإسلامية وسائل الإعلام حتى الحكومية الإسلاميون هم الذين يقولون صلّوا حاربوه هم الذين صاغوا المادة 28 التي استدراجتهم فيها استدرجوا فيها العصبة العسكرية هذه ومع المرأة اللي المحكمة الدستورية خدعوهم خدعوا دخك عليهم استدرجوهم في مواد وخلوهم ساروا عليها روح حلوا يعني حلوا المجلس فيما بعد اللي هي الدستور أولا ولا البرلمان أولا وضحكوا عليهم في هذا الموضوع ثم قالوا لا لا ده غير دستوري وضربوا وضمروا إرادة الأمة اللي هي ما يسمى أكثر من 30 مليون منتخب إذن المسألة مسألة القوي فقط المسألة مسألة الذي لديه القوة الغالبة يبقى إذن المتغلب هو الذي يفرض شروطه وهذا ما حدث هذا ما حدث وصاروا على لأنهم لا يريدون ذات الشاوك يريدون غير ذات الشاوك ليالك حدث ماذا حتى بعد ما ما نشحوا مر الموضوع وكذا أو هكذا ووصلوا إلى البرلمان أكثر من سبعين في المائة معظمهم معظم المسلمين البرلمان الشيوخ أولئك والليح الذي رأيتموه ماذا فعلوا هل انتصروا للشريعة طب انتم الغالبية الآن لماذا لم لم لم تفرضوا الشريعة الإسلامية على الناس لم تقننوا لماذا لم تحلوا أي شيء ما عملوا لم يفعلوا شيئا في الفترة الشهرين اللي هم فعلوا اول شيء انتصروا حتى للشريعة وتحسب لكم امام الله ويشهد لكم الاجيال حتى يقولوا اه فعلا ربما يشككوا في امثالي والناس اللي بتقول لهم البرلمانات دي حرام ولا يجوز الدخول فيها وا وا, وا يقولوا شوفوا اهم دخلوا وفرضوا الشريعة وعملوا الناس ما شاء الله ونجحوا فيه لماذا وهم كانوا ما شاء الله متأولين وا وا, وا يعني حتى يكون في مسوغ يحاصر أمثال الذي لا يرى هذه هذه الوسيله في التغيير يعني كل هذه واتباعهم ان هذا السباعي هذا السباع وامثال هؤلاء ناس مخرفون انهم مخرفون لا يعرفون في التاريخ ولا الجغرافيا ولا يعرفون في الواقع ولا في الحكمه ولا المصالح المرسله ولا المصالح المقيده لا يعرفون شيئا مثلا كانوا ممكن لكنهم لم يفعلوا لماذا لأنني أخن وغير من يعتقد ذلك ايضا اوقل ان هذا ليس ليس مجالا ليس مكانا او منبرا للتغيير فعلا ولن تأتي الشريعة بعز الطيطة نهائيا مستحيل يا جماعة الشريعة تأتي بدون بلاء وابتلاء ودماء وغلبة وقوة ده احنا بكلهم ده حتى في القوانين التاريخية في الحروب البشر كلها جاية بالقانون الغالب بالمتغلب لو كانت <سؤال> لديكم لو كان لديكم صبر ان شاء الله انا ممكن نقول سريعا كده تعالوا ايام المدينة دستور المدينة والتوافق ويأتون بالدكتور عمارة والوسطيين ومن يسمونها كذا والقراضاوي والمدرسة المنهزمة هذه ويقولون لك يحتاجون بدستور المدينة رغم ان الدستور مدينة دي رأي في هذه المسألة الوصية ما شاء هذه المسألة العلماء اختلفوا في المؤرخ واحد مختلف منهم من يضعفها كلها يبطلها كلها ومنهم من يصححها كلها ومنهم من يفصل وهي نوتف على فكرة يا نوتف فقط لكن راحوا مجمعين كلها ويجمعون لك عليك هذه الوصية رغم أننا معظمها في أحاديث بطلة وضعيفة ولا يوجد فقط في أشياء فيها صحيحة نعم مبسوسة هنا وهناك في بعض كتب الصحة لكن حتى في هذه الوثيقة جمعت اليهود والمسلمين أمة واحدة ومش عارف حيرفهم يدافعون عنهم يا حبيبي الدستور حتى بالنظام بعجره وبجره وبرواياته المهترئة الضعيفه بكل ما تقول أحد هنسلم لكم فرضا يا رجل ده في نصف أخر الوثيقة وإذا اختلفت يهود واختلفت الأمم يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى من؟ يرجعون إلى فالرسول صلى الى محمد الرسول صلى الله عليه وسلم مرجعيتو الوحيدة هو الحاسم في الصراع وهذه التفاصيل ممكن نناقشها بعدين ده حتى في بنودها لا علاقه لا بالدستور الخونه دول هؤلاء الذين كتبوا يخونون الدين خانوا الله ورسوله يا رجل كيف تنفنش الله يقول افنجع المسلمين كالمجرمين نسو بين الجميع سووا بين اللي لا يستوي الخبيث والطيب سووا بين الخبيث والطيب سووا بين الإسلام وبين الكفر ساووا بين الذي يعبد ثلاثة ويعبد واحد ساووا بين الذي لا يعبد شيئا ويعبد إذ إله واحد ساووا بين كل هؤلاء من إيه. هؤلاء المحاربين المو... للشريعة ساووا بينهم جميعا واعتبرون بمفهوم ما يسمى المواطنة حتى هذا المفهوم لا يوجد في دستور المدينة النهائي ده لما يهود غادرت على طول اترد طب انت يا سيدي نرجوكم أن تطبقوا دستور المدينة هؤلاء الكنيسة الآن لا تعترف لكم بالشريعة وتقول إنها مادة كارثية وهم يتأمرون عليكم وعندهم كبلاك بلوك هؤزاء الكتلة السوداء هم الذين يمولونها، وهم الذين يعترفون بأنهم معزز مرقص وراءها وكل من ده علني يعني صار المسائل علنية طيب هؤلاء الذين يحبسون المسلمات في خرجنا من من النصرانية الإسلام واللي قتلوها زي بمستوفاء قصنطين وغيرها رحمة الله عليه فهؤلاء يعني انه نقضوا نقض احنا بنا نسلب انهم يعني ما شاء الله يسيرون على العهد يعني هم نقضوا من زمن من قرون انا بتكلم الان حتى الان جميع المقييس هؤلاء الرسول صلى الله عليه وسلم أجلاهم وحربهم وطردهم وأوصى بخروجهم أصلا من جزيرة العرب. ها يعني كيف أنتوا تقولي مفهوم وطنة يعني يعني هني ما هل هذا؟ مفهوم الوطنية في الإسلام هو مفهوم الإسلام. يعني من قال لا إله إلا الله محمد هو ده المفهوم. طب الناس اللي تعيش إزاي؟ آه يعيشوا على حسب قانون الغالب اللي هو المسلم. يعطوا الجزى عناد انهم صاغرون يعطوا لهم لهم تحقن دماءهم واحد عنده محارب اللي في بيننا وبينه وكافل بيننا وبينه ودنا نعم بشروط الذمي والمهاء هؤلاء الكفار كمان هم اقسام بنعاملهم بايه بقدر بحسب الضوابط الشرعيه لكن ان واحد جاي له يقول تسويه بالمسلم المسلم قال اسلام يعلو ولا يعلى عليه كما في الحديث الصحيح عن رسول صلى الله عليه وسلم ها يضعفوا القرداوي ويضعفوا الناس التعبانه الم... يلا حسبنا الله ما يكفي عايزين المدرسه المنهزمه هذه فهذا ال... الم... هذا موضوع الغالب في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم يا جماعة لما كان في المدينة هل قال لقريش هل قال يا قريش تعالوا يا قريش ادخلوا في الدين طب ده رفضت قريش ماذا فعل حربها دعاها وهو في عقر دار قريش واللي في الوثنيه هم الذين كل يقول, يقول لهم خلوا بيني وبين الناس هم الذين كانوا يحاربوا رغم أنه كانوا يكلموا بالكلمة ولم يؤمن رسول الله في ذلك الوقت بالقتال ها وشبهة أن أصلك كان في العهد المكي وما فيش قتال. كانت... يا عم هو لو ربنا أنزل عليه قرآن في ذلك الوقت وأمر بالقتال لقاتل تضحكوا علينا هتقول لي شبهة ان هو كان في العهد المكي لانه كان مساء هذه حكمة بيلتمسها الناس بعد ذلك مراعا من رحمة, رحمة بعباد لكن القضية ان الرسول لو امر بالقتال لقاتل حتى لو كان له أحد. هو لم يؤمر اصلا هو اللي قال للصحابة قال انه عليهم في منا ونضربناهم قال لهم لم نؤمر بالقتال قال لم نؤمر بالقتال اذا يعني لم يجد نص نصا لم ينزل عليه النص الواحد بالقطع لكن فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف تغلب وصل إلى الحديبية هل وصل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية إلا بعد أن هزم وكسر شوكة قريش وإلا وبعد وهم الذين طلبوا بعد ذلك الصلح والرسول صلى الله عليه وسلم عشان تؤدي العمرة ثم بعد ذلك فتح الله وسمه فتحا مبينا فيما بعد ثم فتح خيبر وفتح كل هذا غلبهم حتى لما فتح مكة سنة ثمانية جرية فتحها بمجرد نقض يا راجل راجل نقض هناك في بكر واحد بتاع خزاعة وقصة التي تعرفونها وجاء يشكو الى الرسول مجرد واحد حليف الرسول ق... امر بجيش بغزو مكة وفتح مكة بعد سنتين من الصلح تقريبا بسبب حليف وال جاء يصرخ الى رسول الله انهم نقضت قريش العهد وان بكر اعتدت وهكذا فطب يا عم ده النصارى عاملين ينقضوا في مش كل عام مرة او مرتين ده في كل يوم مرة او عشر مرات وناس العلمانين المرتدين في القنوات العمالية حالة بالإسلام ولن نطبق الشريعة ولن نعتارب بهذه المادة ولن أن... ولا أن نرى هل رنت ساب البرادعي وسايب الحمد المجرم هذا صباحي هؤلاء الحمامد والمبردعين والمبرطعين وال... كل هؤلاء جميعا يعيثون في الأرض فسادا ويرفسون الأمة بألفاظهم وبإجرامهم ورغم ذلك فإنكم تتركونهم هؤلاء حكمهم في الشر أصلك مسلم وانت مرتد اصلك موسم انت عندك منظوم حياتي انت بتقول انك علماني, علماني يعني ايه فهموا يعني على فكرة هو انت فكر البرادعي ولا حمدين ولا البادوي ولا غيره ولا كل هؤلاء الموجودين الان في الساحة انت فكرهم ان هم دول اللي يعرفون العلمانية ما معنى العلمانية يفهمونها وعرفينها هم يريدون لا يريدون اسلاما يا هم يعتبر العلمانية نقيض للإسلام هم, هم يصرحون لا يريدون ها مفهوم عندهم يناقض يعني دين دين طريقه حياه هم مرتدون انت تقول له انت مرتد علماني يعني مرتد هذه قانون هذا هو الحل تحرير المسائل تحرير المصطلحات ونشرها ونشر الوعي بين الناس ولكن قلت هنحدث حرب والموضوع والناس يقولوا حرب أهلية ما حرب اهليه طب الرسول صلى الله عليه وسلم بمفهومكم أنا قلت ذلك في خدمة الجمعة أمس حتى لا أكرر خدمة الجمعة أمس قلت مفهومه هذا هو اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم إن كان يقوم بحرب أهلية طبقا للمفهوم للمصطلح الحديث لأن الرسول كان يقاتل من أبناء العشيرة وأبناء الأهل والعمومة وال... وكانوا يقاتلون الخؤولة والرابطة و... الدم يعني والأرض وهذه وال... و... و... و... الروابط التي اشترطوا فيها ما يسمى الأمة والوحدة وال... والمواطنة موجودة. ورغم ذلك الرسول قاتلهم قتل قريش والقريش كان يقتل القريش المكي كان يقتل المكي المدني كان يقتل المدني الناس كانوا بتقتل أبناء عشان الواحدة كانت منقسمة ما قالوش لماذا لم يارد مصطلح حرب عليها هذه مصطلح حتى يكون الدين كله لله لا يوجد مصطلح هذا هؤلاء يقاتلون في سبيل الله وأخرى كفر ها هؤلاء يقاتلون في سبيل الطغوت لا يوجد في الإسلام إلا هذا هذه التقسيم فريقهم في الجنة فريقهم في السعيل هؤلاء هؤلاء الذين يقولون هؤلاء يرفعون رأي هذا ثمذا بعد الحق إلا الضلال في حق وفي ضلال في حق وفي باطل يا جماعة لا يوجد غير ذلك الإسلام هنا بالغلبة بالقوة بالحديد وهذا نتحك على بعض طب الإسلام لما انتشر في بلاد الب... بعد ذلك الفتوحات كلها التي حدثت فيما بعد يا أنا بتكلم عن قانون الغلبة قانون الغالب بالغلبة اتفتحت بلاد الاسلام البلاد الكفر كلها فتحت ازاي معظم دعكه من اللي فتح عن طريق التجار ومعظم الدول التي فتحت بالحديد وبالقوة وبالغلبة هي الدول الباقيه حتى الان تخيلوا هي الباقيه بقوة وليها قوه الاسلام وشوكه الاسلام مصر ودول الشمال ما يسمى الاسلام الاسلامي كله المغرب الاسلامي كله ها كل هذه دول فتحت بالغلب في ارجح الاراء كلها غلبة حتى ما كانت ترتد كانت بالقوة ايضا مصر الرأي الراجح في انها فتحت الاسكندرية وفي حصن اتفقيت ببليون الاولى وبليون الثانية ومش عارف كلام لنا انا فصلته في قديما في المقال اللي هو هل كان لنصارى مصر او للاقباط دور في مقاومة المحتل هذه الاتفقيات جميعا هكذا بالقوة هذه الدول الشام بالقوة فارس والروم إيران والعراق كله بالقوة بالهزيمة الفلسطينة بالقوة كل هذه البلاد العرب معظم جزيرة العرب ومعظم الشام وكل دول اللي تكاد تكون هذه الدول التي فتحها الصحابة والامويون والأمويون بالقوه بالقوة الدول التي فتحت عن طريق الحب وعن طريق التجارة وعن طريق هي جيد احنا لم نقلها الامير او الخالي او الـ الـ الـ الـ الـ الـ احد الامراء يسلم كما في اندونيسيا وفلبين وغيرها كان الناس يروحوا ايه الاتباع يسلموا بعد ذلك نزموا لحسن اخلاق التجار لكن هذه الدول كانت رخوة ايضا وكانت هشة ايضا ولم يتغلغل الاسلام فيها وانتشر فيها البدع والضلال وكل ما تتغلوا اكثر من غيرها ولحمة الاسلام القوية لم تقوى إلا فيما بعد يعني قويت عندما جاهد هؤلاء الاحتلال الهولندي وقتلوا البرتغاليين وقتلوا الإنجليز فيما بعد يعني فيما يعني هذا مراحل بعد بعدما قويت قوية الإسلام عندهم نتيجة الجهاد والبلاء واستمر أما في المناطق اللي هي الأساسية كمصر والشام وبلاد المغرب تجد الإسلام فيها رغم الظلم والعلمنه ورغم الفساد ان في اكبر كتلة اسلاميه قوية ستجدها في هذه البلاد حتى في باكستان لو فتحت ايضا السند و... و... وافغانستان و... وكل هذه البلاد اوزبكستان و... و... و... و... و... و... و... و... وكل ما وبلاد ما وراء النهر بالقوة كل, كل معظم هذه الدول بالقوة ها بالغلبه ها وليست صلحا ها كانوا يستسلمون ب... بأسنة وبحصار المسلمين لهم حتى الذي كان يستسلم بيستسلم صلحا بعد دجيجة خيول المسلمين وقوات المسلمين لكن هي الأصل فيها كلها بالغلبة ها وبالقوة والذي كان ليس بالقوة ي... ب... ب... ب... بيدخلوا يغيروا عليه و... وبيفرض قانون الإسلام والإسلام الرحمة لم يعاملهم جميعا بقانون الغالب وقانون حرب الذي كانوا يعتقدونه في ذلك الوقت. إذن ما تقول لدولة المسلمين بالورود دخلوا فتحوا البلاد لا يا حبيبي المسلمين ليس بالورود فتحوا البلاد فتحوها بأرواحهم وأشلاءهم ودمائهم بلد إنه أقرأ تاريخ إذا تسديد أصار هذه الأثار الصحابة وأثار الفتحين الأوائل الكبار والتابعين وتابعيهم والمجاهدين الأبطال الذين فتحوا حتى في مالي وغرها وأفريقيا وغرب أفريقيا كل هذا جهاد بجهاد من المجاهدين الناس الأوائل الذين فتحوا في ذلك حتى آه آه في في عصور كل دولة تقوم مثل دولة ابن تشفين لما قامت تغلغلت في إفريقيا وفتحت لنا النيجر ومالي وغرها ودخلت الإسلام هناك عن طريق عبد الله بن ياسين وغيره والفُقهاء الكبار. عبد الله بن ياسين لم يكن فقيهاً ما مثلا ولم يكن يتعامل مع شفيق ولا يتعامل مع التوغيد في زمانه. ده هو الذي يعني حطم الأصنام لما عادت عادت الصحراء إلى الأصنام وإلى الخرافة بالقوة. بالحجة باللسان وبالسنان أيضا وبال... وبال... هو الذي أسس وساء في إنشاء دولة المربطين كما تعلمون جيدا فقهاء علماء الذين قادوا الدنيا في ذلك الوقت إذا تخلى الفقيه عن سيفه اعلم في البوار قصار إذا لم يواطئ الفقيه أو يواطئ العلماء أعداء الأمة كما قال ابن مفلح وغيره فلا تغرنك كسرة اللحى الوعد كان زيان والله فعلا بي بيحترم اللحى وطولها الناس الرجل طوله لحيته ما شاء الله تحت السرة وجلس لعضوه في البرلمان يا عم ده برلمان شرع ما لي شرع أم شرعوا لهم من الدين ألا تقرأ هذه الآية ما لم يأذن به الله هل حل توافق تخط يمينك ماذا تقول لله وأنت ترفع السبابة التي تشرع وتخط وتوافق على مشروع الجمعية التأساسية مشروع الدستور المصري الشركي هذا الذي صاغه هؤلاء السلفيون والإخوان والعلماء هذه مصيبة يا جماعة كيف ترفع السبابة لله وأنت قتبتها تضللون الناس لبس له غطرة لبس الجلبية أو حتى مكرفة نفسه يعني مش لا نفعين في كرفطة ولا نفعين في غطر ولا نفعين في حطات يضعونها على رؤوسهم ولا نفعين في لحة يا رجل كسفتمونا وفضحتمونا إيش نعمل فيك وإيش والله العظيم ضيعتم الناس ولبستم على الناس أمر دينهم سبحان الله نقول لكم هذه هذه الدنيا لم تفتح لا يوجد إلا قانون الغالب يا جماعة فتحات الكبرى بلاد المسلمين لم تأتي إلا بال بال بالغالبة بقانون الغالب دعك أنا أقول لكم يا جماعة انظروا إلى تاريخ البشرية تاريخ البشرية. حروب الكبرى حتى في التاريخ ها كيف كيف تمت الحرب بين تتجد حروب الكبرى لهؤلاء اللي بيصدروا لنا العنف والإجرام ها هم أكبر الناس عنفًا وشوف التاريخ البشرية بتاعهم مئة سنة في حرب تسمى مئة العام يا رجل في الغرب مئة عام ده اكثر حروب المسلمين كانت مع بعضهم في موقعة الجمل وقال اللي هي يومين يوم ثلاثة ايام مفيش لا يوجد في معارك المسلمين في في في حروبهم كاملة حروب تستمر مثلا عشرة اعوام عشرة لا يوجد هذا اكثر حاجة يومين ثلاثة اسبوع متقطعة لكن عند الغرب انظر يعني دافق ده دا حتى عندما نكون مع الباسوس في الجاهلية والقصة كانت عبارة عن 30 سنة مثلاً أو 40 سنة ولكن كان الناس يتنظروا بها ليه؟ لأنها كانت عبارة عن أجيال وكانت عبارة عن مناوشات يعني اضرب شوية هو هو ليه؟ سموها حرب طويلة لكنها لأنها ليست حرباً بالمعنى اللي هي أقصى حاجة ان كانت فيها عدم صلح بينهم وقتيل هنا وخمسة هناك هو يعني ليست حرب لحسن تفكرواها حرب كانت مستمرة بين قبيلة بين تغل بوائل وذكر بوائل وكانوا لا لا الكلام كله كان عبارة عن عدم الصلح بينهم والكرهية التي بين الأجيال فقط أما بنتكلم على حروب مستمرة حرب مئة عام حرب الثلاثين عاما حرب بين فرنسا وبريطانيا وبين الدول الأوروبية بين حروب كبيرة ضخمة حرب أقل حاجة سبعة أعوام الحروب التي استمرت أقل الحروب اللي دمرت البشرية حتى في سنواتها الحرب اللي تستمر أربعة أعوام بالحرب العالمية الأولى أربعة من 1914 ل 1918 وتسعمائة عشرين مليون يارج عشرين مليون قتيل والجرحى لا تعد ولا تتحصى في الحرب العالمية الثانية اكثر من ستين او بعضهم بيوصلوا على سبعين او سبعين مليون قتيل دع اقل تقدير بالمع الغ... مع التزوير 35 مليون قتيل اللي هي في الحرب العالمية الثانية اللي من 1939 ل 1945 يعني دي دي دمروا البشرية ملايين بشر بس بقانون الغالب يا حبيبي وصلوا بالغالبة عملوا سياغة مجلس الامن هيئة امم هيئة أمم لحفظ لمصالح الكبار واستعباد الصغار وعملوا لهم نحن المتغلبون نحن أقوى ناس في العالم إذن لا نحق الفيتو ونعترض على أي, أي, أي قرار في العالم أنت ليك حصة بكذا وانت ليك بقدرك بقدر انتصاراتك وبقدر قوتك بقدر انفاقك وبقدر غلبتك ما أحد يطلع رأسه إحنا الذين نسير العالم خمسة بلطنية على مستوى العالم بلاطجة والله العظيم سميهم شبيحة سميهم رعاء الخلق رعاة بقر رعاة أي شيء اتحاد. خمسة من مجرمي كبار مجرم العالم اللي هما يسموا عضاء الدائمين في مجلس الأمن ها؟ هؤلاء يعني بالغالبة بقانون تفكر يعني مجلس الأمن بيفرض دراي وإيه على الأضع... على الضعفة فقط <تصفيق> هنا القانون الغالب تعك لا انا اقول لك كيف كيف هؤلاء صاروا كلها دماء تعال انت حروب نابليون اللي هم بيمجدوه ابو التنوير وابو الحركات ده حروب نابليون لوحدها اللي قعد من 1799 لخانت لغايه سنه 1815 ياخد حروبا تخيل في ضم يعني عمل جعل كل دول اوروبا نابليون ده كان عبارة عن قنصل يعني ما كان قنصل في في القصر الملكي يعني في النظام الملكي الفرنسي في ذلك الوقت بعد كده راح مغير وعمل على نفسه امبراطور و حروب سنة 1804 وبعده يوحد عايز اوروبا كلها تسير لانه يريد ان يغير الملكية خاض حروب هنصر مع بعض يا جماعة لحظه تقولوا للمسلمين لا دخل لهم فيه ظلت حروب نابليون حتى هزم في ووترلوف هنا في بريطانيا هنا هذا هزموه في بريطانيا هنا الانجليز هزموه سنة 1800 ويختخرون كل سنة ان هم هزموا نابليون ها عارف عدد القتلى في هذه الحروب نابليون في اوروبا في ذلك الوقت كم اتنين مليون وبعدهم يوصل على ثلاثة مليون قتيل في اوروبا ها؟ من العسكر لوحدهم وبعدهم يقول المدنيين العاديين كانوا حوالي لوحدهم اتنين مليون ده العسكر فقط حوالي ثلاثة مليون في حروب نابليون التي خاضها في أوروبا الوحدة هذه هذه قانون الغالب بعد هزموه أسروا وذل ومذكراته مذكرات والألم والحسرة والموضوع ذل فرضوا على فرنسا شروطا وغيروا عجل التاريخ وكل ملوك أوروبا عشان مصالحهم لأنه خافوا على المل... على دولهم في ذلك الوقت على الملكية هذا فضيع ها ورغم ذلك هذه هذه بس في أوروبا اللي تعلمنا الحضارة يا جماعة غالب قانون الغالبة قانون المتفاوض ده اكا من قانونه يقول لك عمل ديمقراطية الان ديمقراطية ايش يا حبيبي ده ديمقراطية دي كل يومين يومين بعد الحرب العالمية الثانية ضحكوا عليكم فيها ده ايه بس على انهما الناس تعبوا من الحرب وتعبوا من الدماء فهم اتفقوا فيما بينهم وبين شعوبهم انه يأليات وعيانة يسيروا فيها لكن اللي هي هيخرج عن هذا الاطار هيحاربوه يدمروه قائق قال الرجل نجح لانه نجح في النمسا اللي هو النازي الذي نجح وبيتفوق أوروبا كشرت له الأنياب، ورغم النجاح في الدم... تبقى لجميع الديمقراطية اللي في الدنيا الرجل نجح هو المفروضي هو اللي يشكل الحكومة أجبروه على ثم بعد ذلك قتل في آه... والله أنا متأكد هم اللي مضبروا حادث قتلوا هو قتل ألف حادث سيار، ها ورغم ذلك ل اللي... ل اللي... اللي... جميع الديمقراطية مفهوم ترى إنه هاك المفروض هو اللي ينجح ويشكل وبعد ما نجح وفاز وحقق وكل شيء اجبرته أوروبا كلها التحليط عليه غلب في الديمقراطية عامة المصالح والغالبة تقول لي تضحك عليه وقولك لا واحد نازي تاني يجينا لا مش عايش النازي وإحنا مش عايزين النازي ده إحنا, احنا كده مرتاحين مع بعض شوية وبنقسم الغنائم اللي أخذناها من الشعوب فنحن إيه لما الغنائم غنائمهم تقل أول حاجة بيروح يذهب إلى الضعفاء يأكل منهم طب الغنائم الضعفاء انتهت هنا يأكلون بعضهم البعض يتحاربون بعض بقى فرنسا تضرب في جيرانها بلجيكا مش عارف ويخبطوا في والمانيا تخبط في اللي جنبها وهم أيضا هم اعداء أصلا يكرهون بعض جدا على فكره كشعوب حتى يعني ولكن يفتحدون فقط على الاسلام إذا استحضر الإسلام وزائما يستحضروه عندما يفلسون حتى في انتخاباتهم لما يحبوا يعملوا شيء بدل ما يصدروا الكراهيه لاوروبا يصدروها للاسلام حتى يفوزوا اكثر ها فاذا موضوع الغرب الغرب ده تاريخه هو روسيا دي لوحدها لما لما نابليون دخل عندها وحصل الحرب وثوره الثوره البولشفيه والحروب الأهلية اللي دخلت فيها ما يسمى كل الولايات مع بعض عارف عدد عدد القتلى لما نابليون دخل ثم حدثت الثوره والقياصرة والموضوع ثم بعد ذلك البولشفيه عارف عارف عدد عارفين عدد القتلى وصل الى قد دماء بشر وصل بعد قد في ذلك الوقت 20 مليون قتيل في فقط في الحروب الروسية اللي مع نابليون ومع الحروب الاهلية <تصفيق> مع بعضها في روسيا إلى قيام الثورة البلشفية في 1917 غالب, غالب الأقوى هو اللي يسطر التاريخ على طوله وهو اللي يمضي ولذلك لما قامت الثورة البلشفية زبحوا المسلمين زبحا قتل عدد المسلمين الذين أيدوا الثورة في الأول ضد نابليون ووقفوا في المجهود الحربي وعادهم ستالين وضحك عليهم في النهاية هلا في في في في في قانون الغالب في الصين الصين حروب الصين دي تاريخها كل حروب دماء لا في ما لا تدخلها من البشر لا تعصى ها ده حتى في الصين دي فقط لأن المسلمين طلبوا بحقوقهم في الصين في تركستان الشرقية وغيرها والموضوع بالتاريخ الشهير الدامي ده قتلوا من المسلمين فقط في فترة وجيزة جدا من تركستان الشرقية والولايات الإسلامية في ذلك الوقت حوالي 12 مليون ده دي أصايع ضعيفة حتى لنا ده ممكن تكون أكثر ها وغيروا معالم البلد بقوة ما فيش بلا بالورود ولا بالسياسة ولا الموضوع بالقوة هوية الناس ضمروها غيروا الاسم البلد اصلا الذي المسلمون التركستان الشرقية ها؟ صيني وفرضوا عليهم اللغة يعني بالغالب ما فيش حال اسمها توافق والمشاركة للمغا... مشاركة ايه انت تشاركني نيه انك تكون عبدي ليا انت عارف الناس اللي بتقول التوافقية دول يا جماعة كالايه عاربي بيفكرون يقولك ايه ان يشارك بص كل من هب... احزاب كده ما انزل الله بهم سلطان عبارة عن مجموعة جلسة مع بعض في شقة كلهم على بعضهم ممكن بوكس لسيورته يلمون كلهم يحطوهم في اللاساس عاملين لك حزب وموضوع وكلام كبير قوي اه لا بد نشارك فيه صياغة الدستور ولا بد نغم المشعج والدولة الطريق في الامر ان الحكومة المتغلبة بتتوسل إليهم متتذلل فيهم وهؤلاء يطالبون باني لابد من الاحتواء وان احنا المشرقه للمغالبه يا عم انت عارف يفكروني بمثل لما يقولك مثلا كنا نضربه قديما لما جزر المالديف رئيس حكومة المالديف جزيرة اسمها المالديف فاجي في هناك في المحيط الهادي هناك هذه هذه الجزيره كلها على سكانها على بعضهم يعني كلهم على بعضهم لا يتجاوز حوالي 100 ألف يعني عدد الغرباء فيها اكثر من عدد السكان هذه هي كلها مسلمين يعني الناس ناس مساكين هاكلها من اسيا يعني ولكنها غنية يعني فيها بترول وفيها شيء هذه هذه جزيره جزر المالديف تخيل لو انا رئيس مالديف قال يا شعب مالديف يا شعب العالم نحن الان نتحد اتحادا مع دولة الولايات المتحدة الامريكيه نحن اتحدنا الان معاها الناس هتعمل ايه هتضحك ليه واحد يتحد مع الولايات المتحدة الامريكيه او يقول لك انا عملت اتحاد مع الصين يا عمي ده, ده اتحاد ولا احتواء ولا استغراق ولا انسحاق اتحاد ده, ده زر زر ده واحد ممكن يتفكه ويقول يا عم ده انت ممكن تجيبهم كلهم على طاولة طعام وتعزم جزر الملاذيف كلها في جلسة طعام طاولة يجلسوا على الطاولة مع بعض كيف كل هاد الشعب كله يجي ضيف ويقول الاتحاد ده اسمه اتحاد يعني الاتحاد مع مين مشاركة مين وغلبة مين مع امريكا او الصين مثلا يعني ده التهريش لما تقول لي شوية المبردعين هؤلاء والحماميد وغيرهم وهذه المصطلحات تخيل ما يقول لك انا مشاركة مغا... مشاركة اي يا رجل هو حتى بالقانون الوضعي وبمفهوم الديمقراطية فاشل ما بينجعش اصلا ولا يوجد عدة شعبية رغم ضياع الناس في في مفهوم الديمقراطية هذا ها؟ ورغم ذلك فاشل ورغم ذلك تجعله يشرط عليك في الشريعة وتقول واحد بيكره الشريعة تحطه مع محب الشريعة وتقول انا على مسافه متساويه والازهر هذا اول مره الازهر هذا بيتكلمنا والله اننا ما بيستقبلوهم في وثيقه الازهر تشعر انك في مبنى في جنيف مبنى في ولايه من ولايات تحت مبك او امام في حاجه في دوله اوروبيه اسكندنافيه مثلا والرجل بيتكلم دول بيحبوا الشريعه ودول بيقراوا الشريعه ده بيعبد لا شيء وده بيعبد الله ده مسلس وده مواحد وإحنا لا علاقة لنا بالموضوع وإحنا نريد أن نوفق بينهم جميعا ونحن أنا جاي الحكم سيقولك أنا جاي حكم من إيطاليا حتى يحكم بيننا يعني في الفرق الكورة وغيره يعني كأنه محايد الردد ده, ده شريعة يعني ربنا يقول لك كنوا مع الصادقين تكون مع كذبين يا شيخ لازر يا مشايخ والله تجد المشايخ والشيخ محمد عسان والمشايخ... كل دول كانوا جالسين ومشايخ السلفية كانوا جالسين وأساطين الشريعة جالسين. للأسف في هذه الوثيقة وموافقين على التهريج هذا وإن دماء المصريين ودماء يعني كأن لا يوجد دماء إسلام خالص في الموضوع ماشي يا سيدي من تمكن ممكن تقوله يا يا نصراني أنت دماءك مصونة طالما أنك توافق على شروطنا كالإسلام لا تتدخل فيها لا تحاربنا لا لا تسب الإسلام الشروط الجزية شروط هؤلاء رغم ذلك لجاء طبعا أن الجزية تبتحلع منك تقول هذا رغم لا يوجد جزية ولا حزنون هي القصة كلها أني خوف من أمريكا وخوف من الغرب ويد مرتعشة يعني تخيل هو القصة ليست في أنا عندما أدرب المثل في ياد مرتعشة البعض يظن أني سواء أدي قوية أو مش قوية هو يحكم بال... بغير ما الله هو طغوت يا جماعة لا أنا بتنزل معاهم حتى بالمفهوم الغالب الذي وصل إليه عن طريق صناديق الانتخابات التي لا نقرها شرعا هو مرتاعش واحد لذلك واحد معاد مOCRATية وواحد ناجح بهذا بكل هذا وعملينه كلهم مشاركين المغالبة مغالبة إيه عم فرقة إيه أي وأنا الغالب أنا اللي فوز ما في في التاريخ يا زماعة هذا هذه الأشياء هذه ال... ال... ال... الناس اللي, اللي قادوا التاريخ وغيروا التاريخ انت فكر ال... شفت تيمور لانك المجلدان تعرف قتل قتل لوحده تيمور لانك الأعرج هو المسمى اللي هو عندما دخل من من من قبائل التسار والمغول دي عندما دخل إلى إلى إلى بين قوسين إنه إلى دين دخل فين إلى الرافض إلى الشيعة عالب زبح من البشر كما يعني بعض الإحصاءات تقول إنه الواحد قتل من البشر أكثر من 15 مليون في زمنه هذا المجرم الذي أسر القر ال بايزيد الساق وال ودم وكذا الدولة العثمانية تفتتت في ذلك الوقت. بأثر آسر ملوك أوروبا في معاركة نيكوبولي الشهيرة سنة 8 اللي هو بيزيد الملقب الساعة هو اللي أثره هو اللي قتله هو اللي أثره وزل له عنده هذا قتل من البشر بالتغلب يا حبيبي بالغلبة بالقوة ما أحد نفيتش في التاريخ الذي يتغلب هو بيفرد قتل هتتعرفه تيمور لان كذا آسيا من منطقة آسيا من منطقة إيران وبلاد السند الهند كل دي كانت تحت قبضته ده كان بيعملك بدنيا تانية خالص واستولى على ممالك المغول والتطلق كلها ها إلى حدود كوريا الشمالية والجنوبية كل ده دخل عليه البلاد دي كلها كان يملكها ورغم ذلك إلى, الى الشام ودخل ودبح الشام وكده أن يدخل مصر لولا أن حتى العلماء يقولون لولا نجى الله مصر ونجى العالم يسأله لأنه حدث أنه استمع أن أحد قواده عمل انقلاب في هناك في خراسان أو في في بلاد هناك ففلاولا لو الله, الله لطف الله تخيل الرجل إن هذا بموته لما يرجع ماك ما فهذا قاتل من البشر وهو الذي غير قانون اللغة الناس كانت تتكلم في ذلك الوقت بلغاتها المحلية وكانت تتعلم اللغة العربية وكانوا هو هو الذي ألغ اللغة العربية في بلاد السند والهند وفي أفرج ألغها متعمدا هذا المجرد هاه بالقوة بالغلبة هو فرض اللغات المحلية هاه فا فأنا إن الناس كانت مخربة ب لا يوجد في التاريخ حد واحد وصل كده بال ما شاء الله بالورد وبالورود والزهور وصل لا بد هيقع بصوء مستحيل صعب مستحيل حتى لو وصل دي. ولن يصل ليحقق الشريعة, أنا بقول على الشريعة لن تصل الشريعة الإسلامية حتى لو وصل من ينتسب إليها إذا وصلها سيصلها بقانون المتغلب الغربي بغير طريق مباشر يعني أمريكا ستسمح له حتى تمرر مشاريعها مثل أردغان ثم هو الأردن محسوب على الإسلام، لكن الأردن هو بأبيه طبق شريعة، ذا الرجل الخمر عادي حلال، ده هو موافق على كل شروط الاتحاد الأوروبي، ونفسه جنة الغرب هذه يدخلها، والراجل لا يوجد لا يوجد إسلام يا جماعة ولا شريعة ولا حلال، فزكم واطمأننوا ليه واطمأنوا له لأنه أفضل من العسكر هؤلاء الحاقدون اللي العلمانية عندهم لا يوجد علمانية، ده إقصاء إقصاء للإسلام فقط، إقصاء الإسلام فقط، ها؟ ورمي ذلك. راضوا عنه ليه؟ لانه هو اللي مهد لهم الشعب وانه الراجل اراحهم العسكر ممكن يحدث انقلابات ومصالح امريكا تكون مهددة لكن اردوغان يستطيع ان يحمي مصالح امريكا بالهدوء وبدون تعسفات وغباء العسكر وحتى يكون ضد الشفينيين القوميين عندهم انهم القوميين هؤلاء متعصبون جدا فممكن ربما ينقلبوا على امريكا ويجي منهم احد القيادات فاذا هو ده اصلح فلذلك لما وجدوا ان لا لا محا لا ما لا مفرم التعاون مع المر واذا نتعاملوا مع الاخوان افضل لان جربوهم في الساحات التي نزلوا فيها وجدوا أنهم من الناس لا تريد شريعة ولا يحزنون ولا سط ولا, سا... ولا يطبقونهم فقط يريدون ان يكونوا في السلطة هكذا يعني كأنها حركة إصلاحية بمفهوم الغربي ااا اجتماعية وطنية فقط لا لا تتعد هذا يعني ناس بتقبل بتدول السلطة وعادي ممكن من واحد يعبد الحجارة يوم وأنا أعبد الله يوم وبعدين يقول لك اكفره مثلا الاربع سنوات هذه ان شاء الله بعد اربع سنوات سنطبق الشريعة يعني الشعب يكفره الاربع سنين لما الشريعة يقول لك حتى يستقر الامر للمناس والناس في مصر تستقر آه نمشي بس بالراحة واحدة واحدة ولما يستقر نفرض الشريعة والاقتصاد يكون معافى طب لو الاقتصاد صار معافى وصارت الفوضى انتهت وصار كل شيء يقول لك الناس عايزين الشريعة ليه بقى ده الشريعة هي اللي جيب لك الخراب ده احنا استقرنا الحمد لله يعني هذه رسالة ضد الشريعة وليست مع الشريعة هذه حروب البشر خضها حروبا وتغلبات فتحات رهيبة جدا حدست بقى ما يا رجل ده واحد في الصين في ما يسمى تمردات كانت في قرن التسع عشر القريب هذا في الصين لوحدها واحد كان اسمه هونج, هونج اكشوم هذا الرجل عمل حرب بينه وبين السلاله اللي كانت بتحكم في ذلك الوقت اللي هي سلالة تشينج هذه سلالة تشينج كانت لها علاقة مع رغم انهم البريطانيين والفرنسيين كانوا, بيش كانوا بيشجعوا الحريات والحركات دي اللي في ذلك الوقت ولكنهم في النهاية بعد هذا حروب شأن حروب كبيرة جدا استمرت هذه الحرب 15 سنة بين هذا الرجل وبين الحكومة من اجل البوزية والديانة وتغييره حاجات لها اسباب كثيرة في التاريخ حروب استمرت 15 سنة اكثر من 20 مليون قتيل في ذلك الوقت بتحريض من بريطانيا وفرنسا وقفهم مع سلالة شينغ تخيل يعني دماء فلوت كل البلد استقر استقر بمان بالغالب بالرغم ان بريطانيا شنت هي والدول الغربية وفرنسا وقفت معهم أمريكا في حروب ما يسمح حروب الأفيون ودمروا دخلوا بكين واذلوا الامبراطور وفرضوا عليه بسبب المخرج عايز يحافظ على, على شعبه من المخدرات والأفيون وإذا ده بينفرضوا عليه انه يفتح التجاره وادي هذه إمبراسيونات قادرة استولت على غنائم لا حصر لها وكانت تتغلب على البشرين وأمريكا هذه الولايات هي في ولاية في أمريكا إلا بالدماء هو الناس كلها موحدهم إلا جورج واشنطن ده سفاح في عمر التاريخ ده سفاح مجرد هؤلاء لين كلهم وغيرهم وكلهم حتى اللي بيشيدوا بيه في موضوع العبيد وغيره كلهم هؤلاء جميعا عبارة سفاحين كلهم ما في حد فيهم ده أمور دمروا الناس سكان الاساسيين جماجي مشاعر تاريخهم مغزي هل انت فاكل امريكا دي استطاعت ان تقود العالم الا بالعنف الا بالقوة طبعا الفرق بينه وبين الاسلام ان الاسلام ليس استعصالية يعني الاسلام الناس اذا سلمت له واذا الكفار اعطوا الجزية عن يد انهم صاغرون فانهم في هذه الحياة بيامنون على على أموالهم ودمائهم وأرواحهم ويحميهم المسلمون وتعاملوا معهم حتى معابدهم لها لها لها حكم خاص في الشريعة التي دخل الإسلام وهم لما إذا تصالحوا ولكن الذي حدث أن يلا يريدون ماذا يعني مثل الرئيس محمد مرسي يقول ماذا يريد ال إخوانهم طبعا المسيحيين يقولون كذا كذا المسيحيون اللي هما النصارى يعني يريدون كنيسة لا نعطيهم عشر كنائس يقولون لا ما يعني إذا السادات لما كان يقول ذلك قديما نقول يريدون الأولاد اللي بيعملوا لما ضربوه بالطماطم والبيض في عند بيت الأبيض اللي لما أخذت المهجر في ذلك الوقت لما ضربوه راح جاء شتمهم وقل لا يريدون بالعكس إذا السادات كان أفضل بقوة في قوته قال هم يريدون دولة داخل دولة آه عايزين ماذا يزع كان يساع في يوم خمسين كان يس في <تصفيق> خمسين كت وناس دون عليه في ذلك الوقت كيف تعطي وليس من حقق هذا ويأتي <تصفيق> مرسي والإخوان عايزين كنيسة؟ نعم كنيسة خمس كن... عشر براحق قانون الدستور يسمح وسمها دور عبادة أعوذ بالله سميت كل هذا دور عبادة وتقول هذه عبادة آآ... عبادة الله لاحظ عبادة الله سموها كده عبادة الله تعبد الله عزو بالله هل يعبدونها الله؟ هل تجعل المسجد يساوي السماعة والكنيسة يعني تجعله هكذا أنه يجوز بناءه طبا لا يجوز في دولة الإسلام بعد ذلك أي مدينة جديدة لا يجوز أن يبنى فيها أي كنيسة في العالم في الدنيا لا في قطر ولا في الإمارات القديدة ولا كلها حديثة لا يجوز بناؤها بالإجماع الذي خرق الإجماع والدمر هو لما ولما لهم في قطر وهذه المدن أي مدن جديدة بأساسها الإسلام لا يجوز بالإجماع أنه يبنى فيها كنيسة الكنائس القديمه تظل كما هي ولا لو هدمت نهائيا نهائيا خلاص انتهى الأمر. قضية الامر وبعد العلماء في خلاف لو ترمم في الداخل مش عا... يعني خلاف بين علماء لكن اي شيء يبنى يبنى من جديد هكذا وتوزع مال يتوزعوا كده هكذا على حساب الاسلام والمسلمين وباسم الاسلام لا لا في أنت... المتغلب اذا انت لست متغلبا اعترف انت لست متغلبًا انت خالف تخاف من الغرب خاف من امريكا ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى توست الى سدة الحكم ولا تستطيع ان تفرض الشريعه وكل لم نستطيع لم نفرض الشريعه على الناس لن نفرض الحجاب وما انت جاي تعمل ايه هو شرعنا هو فيك يا يعر هو انا واحد بقول لي واحد بيقول واحد انا في صحفي هنا بيقول انتوا تفرضوا الشريعه لو وصلت الحكم تقولوا لي يعني هي مشكله فبقول لي أنتوا طلاب سلطة وتردون الحكم غير قلت له والله لو وصلت للحكم أتمنى والله العظيم لنا فارد الشريعة وأموت عليه حتى لو, لو إذا ماتوني وقتلوني أقول يا رب إعذر إلى الله قلت له هي أنت فاكر أن أنا أتكسف ولا أستحق بكل بس لكن في طائرات بتقول لا هم بيوصلوا للعدل والحرية قلت له أنا عندي العدل والحرية والعدالة الاجتماعية وكل هذه المصطلحات تطبق في الشريعة إذا <تصفيق> طبقت الشريعة هتجد الحرية والعدالة وكل حاجة بالضوابط الشرعية لكن الإخوان أو سافينا لما يسألوهم طب أنت هتفرضوا الشريعة على الناس كلها لا لا لا لا هنجعل يعني حرية الناس والناس بتحب إيه يا عمي هذا عم ضد آية من نص قرآن يا راجل ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة لا أبشان هناك أبشانات هنا هناك اختيارات لا حوله خلاص فلا رب كلامنا حتى حك ممكن في مشاجرة بينهم ثم نجد في أنفسهم حرجا من مقضيته وسليمته المشكلة هم محافظين الآيات هذه ورغم ذلك يقول لك يعني لن نفرض واحد يقول لك لن نفرض الحجاب يعني لا تفرض افرض الحجاب كل امرأة بالغة لا تخرج إلا بالحجاب أنت أنت بدك في قولي لا أفرض الحجاب لا أنت ده لا يجوز لك شرعا إنك تقول لا أفرض المشكلة من الذي قال لا يفرض الحجاب أنتم فكرين أن البردعي لا لم يقل البردعي ذلك انت من الذي قال بولس ليس بولس النصراني بولس السلفية شيخ عبد الرحمن عبد الخالق هو الذي قال ذلك اقراوا ان شئتم رد عليه في لماذا الطيار السني في في لي لبحث هكذا او مقال لشبهات برد عليه لماذا التيار السني وردت عليه في ذلك الوقت وعلقت على كلامه انام ايه يا ربي لك لا يوجد ادله في الشريعة على فرض الشريعة ولا فرض الحجاب ولا هذه لا يوجد فيها تخيل ده شيخ سلفية ولذلك لا عجب للبوليس الصغير ما في بوليس الكبير وبوليس الصغير بوليس الصغير اللي هو برهامي بوليس برهامي الناس بتخيل الندي بتفكر بأقدامها يا جماعة حرام عليكم الراجل الفوضي حعدة مرات الراجل كان مع كل غالب قانون الغالب اللي أنا بقول عليه هم يتبعوا بس بطريق غير مباشر لما كان ال... الغالب لدى المخلوع حسن مبارك كانوا أتباعا له وكانوا تباعا له وتابع أمن الدولة يتحكم في أمن الد وتركوا لهم المساجد كما تعلمون وسمنوهم وتعلموا لأن كان الدولة في ذلك الوقت لها رغبة ضرب ما يسمى الإسلام الحركي أو ما يسمى ضرب الإخوان وتحجيمهم يعني والنقطة الأخرى ضرب التيار الإسلام المسلح أو الرافض اللي رفع راية السلاح أو اللي يكفر الحكومة أو اللي هو الجهادي هذا, كان هم ده ده ده هذا وبعدين بالإضافة إلى تسويغ أو تبرير إن هذا حاكم مسلم ولكنه يفسق يظلم أحيانا عند الناس وتسهيل هذا الأمر ومؤلفات في العذر بالجهل ومثل هذه الأمور والردود وشوائد فكانوا يحسنونها أفضل من الإخوان فذلك هذا بوليس الثاني لما الثورة قبلها حرمها حرم التظاهر وقال لا يجوز لما جاءت الثورة ودخلوا وجدوا الغالبة والقوة قال لك آه أنا شارك شاركوا بإيش أمروا أتبعهم بالخروج بس لكن في لاحظوا أول شيء عملوه وزعوا أتباعهم لحماية الكنائس، لاحظ وحماية أقسام الشرطة والأمن وتوزيع بعد ذلك أنبي بالبوتوجاز ومش عارف أشياء كده عملوها يعني حاجات طيب مثل أنا بيب البوتوجاز الفقراء لا بس جيد لكن انت حميتوا الكنائس وحميتوا الأمن دا فو أنت مالك انت بتحمي كنائس إيه ولا يعني ما دخل ما دخلك أنت هؤلاء كانوا يعذبون الناس اللي هم في, في في في الشرطة وفي أمن الدولة والبلد كانت في ذلك الوقت في فراغ ها وراحهم راحهم الكنائس طب المساجد التي تحرق والذي يفعل بها الأناكيون الآن والفوضويون والنصارى وال والمؤامرات اللي هي ما يسمى القطارات كلها من نصارا هون معظم السائقين يا رجل نصرى العطشجي اللي هو ولا يسمى اللي هو المساعد له والرجل اللي هو ما يسمى اسمها ايش اللي بيعمل السكك الحديد هذا المحولجي كلهم نصارى اللي النصارى مستولين على قطاع سكه الحديد سنه 2002 ما يسمى مذبحه القطار محرقه القطار الشهيره اللي اكثر من 1000 قتيل بمؤامره نصرانيه ردا على موضوع حكايه اشاعه كش قريه كش حتى للحدث الاخير النصارى هو وراء كل حادث قطار لابد اللي يطلع شقيق نصراني حاسه اسيوط نصراني حاس اللي هي البتراشين وغيره نصارى دايما ولا يوجد يا عم البلد فرغت من المسلمين ولا ايه هم كلهم المهندس نصراني واللي بتاع العشاء. يعني في شيء وما زوارا الاكمه ها ورامز قالت لما جت الثوره تغلب لما جاء العسكر هم الذين والعسكر يقول إيه مجلس العسكري في ذلك الوقت نحن ولنا اتصال بشيوخنا الفضلاء وزكوا الإخوة والشيخ مشيخ السلفية هم الذين العسكر مجلس كان له اتصال مباشر مع مشايخ السلفية في سكندريه بصفة خاصة اللي هو الشيخ برهامي طبعا هه وهو ل لان هو يعتبروه هو حلقة التوازن يقول لهم أطيع الله وأطيع إحباري على جماع الناس الشباب أنا مش عارف الشباب اللي هم الأصلا هم أتباع الدليل وإنه و... إنه هم ضد ال... التماذهب وضد التقليد كيف سلموا عقولهم لبرهامي وسلموا لهؤلاء المشايخ أذين كانوا يتحكمون فيهم بمصلحة الدعوة أو المسجد وغيره والدماء طراقه وأؤلاء يشركون يشرعون بيحموا منظومة علمانية كاملة منظومة محاربة للإسلام والشريعة ورغم ذلك هؤلاء كانوا يساعدونهم يعني إذن هم تابع الغالب العسكر في ذلك الوقت ولما حدث العسكر سلم لموضوع الانتخابات انت فاكرين العسكر قام ازاي وسلم بسهولة عارفين سلموا عليهم ازاي هم قالوا سلموا لهم عن طريق فاكرين اللي هي المظاهرة الشيخ حازم حازمة باسمعيل لما دعا اليها في 18 نوفمبر أو 19 نوفمبر 2011 هي هذه المظاهرة اللي حدث فيها احداث محمد محمود وقتل فيها من قتل العسكر اضطر أن يقيل حكومة شرف وأن يقدم موعدا لموضوع الدستور وأن يسلم السلطة يعني العسكر لم يسلم بحيل للإخوان وبرسمات الإخوان وسلفية هو سلم لما رأى الدماء في محمد محمود ورأى التظاهرات العريمة في الميدان اللي كان فيه في ذلك الوقت لم يوجد إلا من هم من الذين محبين أو مؤيدين للشيخ حزم وسبعيل وليته استمر والأسف لم يستمر وخاض وولج فيه في في ديمقراطيه للاسف الشديد ويعني يعني للأسف يعني فوت فرصا كثيره وليته كان قد استثمره ودخل التاريخ ذكره التاريخ أنه كان من الذين كفروا بهذه الديمقراطية ونصب نفسه وبايع طلب باعة الناس في المدينة العامة لينصبه رئيسا للبلاد ويختار حكومة من نفس الميدان وأنا قلت ذلك للشيخ رحمة الله عليه للشيخ رفاع سرور قبل وفاته وقلت له يا شيخ رفاعي لو أن الشيخ حازم طلب باعة هو لم يطلب باعة الرجل لم يؤيد لازال يسير, ي... يسير في طريق الديمقراطيه ولكنه لو استمر وهكذا في الميادين إما أن يقول والناس يقول خزلوني وأنا جماعة أريد شرع الله من الميادين ودعك لن لن أستس... استسلم لألعيب العسكر ولا بد إن الإسلام حكومة إسلامية من الميادين العامة الآن والملايين كانت موجودة في الميدان في ذلك الوقت لو استمر في ذلك قتلوه فهو شهيد استمر وعجز بقاء اعذار إلى الله ولكن أنا قلت ذلك للشيخ رفاعي رحمة الله عليه وبعض الفضلاء يعرفون رأيي في هذا ولكن للأسف الشديد لم يحدث المهم الشاعر الغالبة يعني العسكر استسلم بقانون الغالب ها ثم بعد ذلك نجح الإخوان وعمل رحمة ذا حدث يا رجل في عمرك وشفته دي خيانة حتى لا فيها مروءة أنا بعتمد لك خيانة شرعية وخيانة حتى مروءة لا يوجد لا أخلاقيات يوم لما الناس اتفقت على انتخاب يا إما شفيق يعني إما المخلوع والماضي والعسكر والظلم ها وإما محمد محمد مرسي باعتباره الرجل الإسلام في والرجل اللي هو بمحافظ الرجل يعني هو أفضل وأحوى بكثير عند عند الناس ورغم ذلك راح في الليلة يا رجل بعد ما اتفقتم هت هت هت هت, هت, هت, هت, هت, هت الإخوان وتؤيدوا مرسي فإذا بي يروح يتفق ينام مع شفيق بالليل والذي يصرح هو شفيق هو اللي يفضحهم ويقول مؤخرا الكلام هذا لما قال والنشيخ برهامي كان معه ليلة ليلة كانوا هو مجموعة مشايخ اللي هم السلفية في الاسكندرية عند شفيق يعني أنت واخد بايع هتروح تبايع وتؤيد محمد مرشي راحتي تتأمر على محمد مرشي سقف معه شفيق عشان يشوف مين ولأنه لأنه في وسائل إعلام في ذلك الوقت كانت تروج هو كان يعني ميوله باعتبار الأمن الدولة كانوا أصدقائه كثيرا والأمن دائما فكان واضح أنه لديه إحساس أن شفيق هو الذي سيفوز وأن العسكر سيؤيد شفيق وأن شفيق له الغلبة فلذلك هو يقول للإيه إحنا معك يا شفيق فز ها وإحنا أتبعنا لو أنت فزت لأن شفيق كان خايف مني من لو فاز الأمور لن تستقر فقال له السلفية وتلمزتي أنا في هدي لن نقوم عليك سنؤيد الشرعية أينما كانت لاحظ فهذه أمر نجد هذه يعني أنا بتعجب من من من هؤلاء البشر في بهذه العقليات فلذلك هم أتباع من غلب تبعوا لما الإخوان فازوا راح مأيدين الاخوان تاني ايد بقى مرسي وقف معهم ودخلوا البرلمان معاه وعملوا اللي مش عارف ايه وايدوا في كل حاجة والاحزابة ثم بعد ذلك لما راوا الامور بتهتز، اخيرا فجأة هكذا راح حزب النور بقي... لان الشيخ حزب النور هو الشيخ ابرهامي ومعه مجموع الشحات وغيره وبعض ال... حتى لو كان الشيخ محمد اسماعيل مقدم معهم فهو مثلهم لأنه راضي لا لابد أن اني يغفر بهؤلاء وبطريقة هؤلاء وينكر عليهم ويستقيل وكل هذا لا لا أسمع أن الشيخ مع واحد يقول لي بأرسل لي تابو الشيخ محمد إسماعيل لماذا لا تتجرأ على ذكر الشيخ محمد إسماعيل أو تلاحظوا بالله وأنا عرف أنا برد على التصريح أنا لا أدري موقع الشيخ محمد إسماعيل من الإعراب لو كان الشيخ محمد إسماعيل مسؤول في حزب النور وهو أو أحد مشايخ الموافقة على هذا فهو مثلهم هو لا يجوز هو معصوم عندنا هنا وانا خف منه يعني انا لا أخف في الله لو متلا الشيخ محمد سعيد لو كان موافقا لبرهامي على وهذا الغلام اللي اسمه بكار موافق عليهم في تصرفاتهم وفي هذا الحزب وفي اصلا كيف يوافق عليهم فيما يسمى موضوع الحزب من الناحية الشرعية الولوش في الديمقراطية من الناحية الشرعية هذا هذا خطأ اصلا لا كيف هذا يوافق هو طبعا موافقهم في هذا تأكيد لكن التصرفات ايضا وزيادة انا لا اعلم انا شيء اذي كان موافقا فهو مثلهم اذا لم يكن موافقا اهلا وسهلا ولكن لو يصرح يكون افضل يصرح يقول انا انكر عليهم ذلك ها حتى لو يلبسوا على اتباعهم راحوا يا رجل الناس كلها حتى بمفهوم الديمقراطية وبمفهوم الالعيب هذه استغلوا رخاوة وارتعاش محمد مرشي وظنوا ضعفه ها ولذلك عملوا ايه راحوا ميلين فجأة هكذا السفينة تغرق،صدقني؟ سفينة تجاهد خراب مصر تغرق، مجموعة من نفايات الفكر العلماني البائد والمحاربين للشريعة، ها كل ها كذا خلاص هسنهزمونه سنهزمون فجأة راح بكار وغلاء والغلام بكار ومعه المخيون هذا اللي هو رئيس حزب النور الآن وراحهم أيدين وعاملين متبان ومطالب نفس مطالب حزب حزب جاهد خراب مصر. يا رجل تشقوا حتى بالمفهوم ما يسمى يعني رجل أنت لا يجد عندكم لم تتربوا في حياتكم في حضانة إسلامية يعني لم تعرفوا الله كقبل يعني تساوي بين هؤلاء الكفار وما يدعون إلي وبين إخوانكم على الأقل يا سيدي أنتم بتعتبروا بينكم أنتم بتعتبروا الإخوان مسلمين ولم تكفروهم وتعتبروا أن الإخوان بينادوا بالشريعة زي مثلكم ولكن بدرجة متفاوتة لكن لا خلاف إن حمدين صباحي لا يريدها والبرادع يعلنها هذا الرجل يريد بوزة يا جماعة الرجل زعلان على أهل ولوكوست الرجل زعلان أن ليه لماذا لا يوجد في مصر معبد بوزة لماذا لا يوجد هذا المعبد هذا هو بتروحوا لهذا, لهذا بتروح لتواضرس للنصارى وتؤيدهم في مطالبهم حتى من مفهوم ما يسمى لعبة الأحزاب وال... هذا نوع من الخسارة والخسران والبوار حتى خسرانين في الدنيا وخسرانين في الدين أيضا لنتو نفعين لا شريعة ولا نفعين محصلين حتى في العلمانة ولا دمقراطة يعني نسأف فعلا يزعلوا مني بقى يزعلوا مني لما يضغضبوا يقول لي انت بتسميهم علمسة وعلفسة وسلعفة والكلام المسرحات اللي أنا سعب بتيجي يصدقني أنا أحيانا بقولها اكتبها سريعة هكذا في دماغي يعني ما بتعمدهاش لكن هي بتيجي كأنها مقولبة في دماغي فأنا بأكتبها من غز منهم حتى اخلط مثل الكيمياء يعني نعمل عناصر معينة معصنة أسميهم إيه الناس بت... بت... بت... يسموه أنفسهم إسلاميين وهم في حقيقة الأمر يتبنون العلمانة والديمقراطة وكل ما يت... ي... طب أنا أسميهم إيه علماني إسلامي إسلامي علماني نعم نعمل لهم توليفة تكون سهله علمازي الناس في تكون سهل هذا المصطلح ثانيا سلفية علسفية سلعية سميها كمشيئ المهم كل يوم اخترق مشيئة انحط مشيئة المصالحات احنا من باب التقريب هذا لا مشيئة في المصطلح هو من باب التقريب يا جماعة حتى لا يغضب علي اتباعهم ويظنون انني اشتمهم انا انكر عليهم باطلهم واركم ان انكر عليهم يعني انت زعلان اوي يعني يا اخي بارك الله فيك زعلان بشدة على انني اتكلم في مصطلح بسيط ها في العلمسه والسلاعسه والأخوانه والديمقراطه والحماميد زعلان والم... يعني أنا كده غليظ ولا تغضب ولا يتمعر وجهك ولا تغير وأنت ترى هؤلاء يساوون بين الشرك والتوحيد بن يساون بيدخلوا في دين ديمقراطية لا تنكر عليهم يؤيدون هؤلاء العبابدي المناكيد من العلمانيين والإسلام والشريعة تضعهم إذا ينكرون على توضرص عندما يقول الشريعة الإسلامية مادة شريعة كارثية تضعون أيديهم في أيدي هؤلاء المحاربين للإسلام من الأنركيين وال... وال... ويقولك سورية, سورية سورية ناس مخربين يحرقون البلد ويحرقون المسلمين ويتوعدونهم ويضربونهم ويدربونهم ويدربون في المساجد يحرقوا المساجد يا رجل في مصر حرقت المساجد في مصر لما حصر الشيخ الشيخ المحلاوي من الذي حاصرهم أليس هؤلاء مجموعة من النصارى مونوعة من جبهة الإنقاذ وجبهات ما يسمى ستة إبريل وكفايا وغيرها من الحرب وبلطجية المفاليل يحصروا عمرها في تاريخ مصر حد ستة يا رجل هو أنا بالله أقصى حاجة الإنجليز ممكن نعم في تاريخهم لكن إن المحلاوي في بلعد فيها إسلام بهذه القوة طب وفين شبابكم أين شبابكم اه اداخرهم لاحسن احنا خافين لا يفوتوا علينا الدستور والتصويت على الدستور والملحلة الثانية ولا غير اعوذ بالله يعني دماء ربنا الرسول يقول لا زوال الدنيا اهونوا عند الله من قتل مسلم او مؤمل قتل مسلم يعني لا حول لو انت تقول الدستور دستور ايه؟ طب نفترض قتل الشيخ المحلاوي نفترض قتل وماتوا هؤلاء في المسجد المحاصرين والنساء واللائي واللي كان عنده سكر والاطفال اللي كانوا وراحوا وضربوا المسجد بالملوتوف وفين اين شماريخ مصر؟ اين هؤلاء الصناديد اين هؤلاء الابطال؟ من الذي فك الحصار مجموعة من شباب المجاهدين المغضوب عليهم في الإسكندرية هم فضل الله ذهبوا فكوا هذا الحصار المتأخير وصوروه أيضاً ما وتركوا طب لو السلفيين كانوا خرجوا عن بكرة أبيهم من الإسكندرية هل كان هؤلاء البلاطجة كانوا هجروا يحصروا الشيخ المحلوش يحصروا هذا المسجد لكن انظر فليضحوا بالمسجد وليضحوا بالمسلمين المحاصرين فليضحوا بالدماء من أجل ألا يغضبوا أو تحدث فتنة من أجل الانتخابات تمر بسلام أعوذ بالله أعوذ بالله من هذا الفهم يعني الدماء تراق وهذه الدماء تراق وكان في إمكانكم أن تصنوها ثم تفرطون فيها ده لولا لطف الله سبحانه وتعالى كان العار والشنار لحكاكم إلى قيام الساعة ها بسبب يا عبابيد ها هذا هذه المجالس يا عبابيد الديمقراطية يا عبابيد العلمانيه يا عبابيد هذه هؤلاء هذه الصناديق وهذه الدساتير الورقية والتي ما انزل الله بها من سلطان ها لولا لطف الله لكانت لحاقكم العرق إلى قيام الساعة ها لكن لكن الله سلم وعاصم هذه الدماء بفضل الله سبحانه وتعالى رغم استنكارنا للعدوان على حتى أيضا حيطان المسجد وهذه الأبواب التي دمرت وكسرت وحطمت وبعض المساجد أيضا على فكرة حرقة ومصاحف في مساجد في الشرقية في مساجد في الباب مناطق في البحيرة ومناطق في على في في بعض المدن هناك في مساجد حرقت ها هذه إذن قانون قانون المتغلب الغالب هذا هو يبقى وإذا ماذا يفعل بعض الشباب يقول لي طب أعمل إيه أنت حيرتني تعبتني عملت جلدت المشايخ ولا عجبك سلفية ولا عجبك إخوان ولا عجبك اللي كل حتى الأحزاب اللي الخرجت الناس يعني يعملوا إيه وأنت واحد كل بيتهمني يقولني أنت ما أسهل الكلام، أنت جالس في لندن يعني وما أسهل الكلام، ما شاء الله ما أسهل، وحتى الكلام هذا ليس سهلا كما تظن، الجهاد بالكلمة هذا جهد بالكلمة، الجهاد أرقى طبعاً الجهاد بالنفس طبعاً اللي هو فوق لا أستطيع أنا عاجز، لا أستطيع أنا رجل محاصر، لا لا أملك هذا، ولكن أنا الجهاد بالكلمة هذا جهد الرسول سماء أنا ما أتقن هذا الذي أملكه. ولا أستطيع أن أغير بيدي ولا أستطيع أن أغير بجسدي ولا أعمل إيش لا أستطيع أن أبز الروح هو هذا هو الذي أملكه أنا أغير بالكلمة أو الكلمة هذا وجهه دي قدر استطاعي استطاعتي إن أنا بتكلم بالكلمة التي أملكها أزهز ورغم ذلك ليست بالسهولة التي تظنها هذه الكلمة محاصرة هذه الكلمة لا أحد يسمح لي من قنوات مشايخكم الفضائية الإسلامية والناس يقول لي لماذا لا تظهر في الفضائيات الإسلامية لماذا لا يصحبونك أنا أضحب والله يبقى أبتزم. لماذا لاني كيف يعني هذا سؤال زريف يعني اقول له اهلا وسهلا اتصل بهؤلاء المشايخ وقول فلان الفلاني تقول له يا رجل ممكن يأتوا بالبرادعي ولا يأتون بواحد مثلي ممكن يأتوا بحمدين صباحي ولا يأتون بواحد مثلي والله مجد ممكن يأتون بالشيطان نفسه ولا يأتون بمثلي متى تظنها يعني قنوات الحافظ ولا ان ان اسماء الناس ولا الرحمة الرحمه قنوات تأتي بالعبد لله يعني هذه اه يعني انا كل انا لا لا طبعا لا اتكلم عن شيء في الاستحاله يعني ولكن غلبة ظني انها علامة من علامات الساعة لو جاءت بي في قناه مثل الرحمة او الناس او الحافظ لكن على اي على اي حال فانا بقول إن ماذا نفعل؟ إننا نفعل إيش؟ أنا اللي أنا معتقد اللي أنا تصوري في المسألة وهذا اجتهادي في المسألة، إني كل ما يسمى الحزبية هذه بهذه الشروط والقيود لا يجوز شرعاً. أنا أعتبرها حرام لا يجوز. وباجتهادي أنا من اجتهادي الشخصي أنا في هذه المسألة. هذه الديمقراطية في آلياتها لن تأتي بالإسلام وأنا وكذب نفسي وأصدق ربي لا لن تستطيع. لا بد من الحديث. لا في الحديد عالي. قانون الغالب في كل الدنيا بريطانيا زبحت عدد ملوك ووأمراء و... و... و... وكرادلة وغيره في... من أجل أن تصل إلى هذا حاربوا حوالي 300 سنة بين البرزوزوكس وبين الكاثوليك الكاثوليكي بين البروسيانت والكاثوليك الكاثوليكي البروسيانت في أيرلندا احتلوا ومضمرينهم حتى حرب دينية يعني بحتة ودماء والغالب باتش دبابة برطانية هي اللي اللي مسيطرة عليهم هناك في في ايراندا حتى المنضمة اللي هي بالفاست وغيرها اللي هي الرقل اللي التي تتبع المملكة المتاحة هذه هي النقطة الثانية اني, اني لا يوجد ناس تاريخهم تاريخ غالب اللي هو اللي المتغلب المتغلب بعد ذلك يعمل لك شوات قوانين راحة يعني يقول ايه يا جماعة اعملوا رأي وروي ايه اخر بس لكن عن طريق انا يعني اختلف في منظومتي أنا يعني تكون تقول لي انك إساري تقول انك بسا رأسي مالي لا بأس لا كلها دين واحد وانها بتصبف قضية واحدة لكن لا يوجد المهم ما توصلش لعقيدة دينية ها ها في في منظوري أنا فأنا بعمل لك الكتالوج وأصمم لك التصميم انت تمشي عليه فيه يعمل لي أحزاب أه ولذلك شروط الحزب واحد اثنين ثلاثة لا بد فيه عندي, عندي شروطي أنا أنا كمتغلب مش هسلم لك وأنا هسلم لك السلطة أنا ما بسلهم لكش لأن أنا اللي بقى أملك السلطة أيضا يا جماعة فهموها من ناحية تلك أنا متغلب بشخص وشخص يعني أنا متغلب كنظام فأنا مرة أحد أبنائي يطلع عنده يسارية شوية أو بيميل لموضوع الاجتماع الاشتراكي ومرة آخر أنا نفسي بحكم يعني ابني من أبنائي بيحكم بالانفتاح بالرأس مالية يعني التوجه الفردي مش عارف ايه في المنظومة الاقتصادية او السياسية او الاجتماعية او الاخلاقية واحد يفوت في الاخلاق يسمح وبعد يضيق قنوات بريطانيا يا جماعة انت عاد بريطانيا هذه كانت لا يوجد فيها عندما جئتوها ها؟ كان لا يوجد فيها الا حوالي ثلاث قنوات تقريبا بعد كده فتحوا قناة الرابعة اربع قنوات انا في ذلك الوقت مصر في ذلك الوقت كان فيها حوالي اكثر من عشر قنوات مصر وبريطانيا لا يوجد فيها الا حوالي اربع قنوات لما فتحوا القناة الخمسة دي كان حاجة كفيرة جدا لقول لي ده قبل ما يسمى الديجيتال وقبل ما, الـ الـ ما تتوسع مسائل الساتلايت وغيره كان بريطانيا مسوعة دول فرنسا كان فيها اربعين قناة مسلا ليه كانت منفاتحة اللون كانوا بيحافظوا على المجتمع عندهم ف لذلك كانت القنوات محدودة لذلك الناس في فرنسا يختلفون كانوا عن في بريطانيا هنا بريطانيا كانها ناس منغلقة مثلا يعني في ذلك الوقت ها؟ الا قريب لسه فتح لهم فتح فقط ب... الآن بعد استطلاعات منتشر والأشياء هذه فاضطروا غصب عنهم في حاجات البريفت والحاجات الخاصة كثيرة يعني والدشة يستطيع لكن القنوات الأساسية قناة محدودة جدا في في بريطانيا هذه كل هذا في منظومة غربية واحدة يعني هو اللي بيحكم أما نتقول لي بقى الإسلام اللي هو مالوش شريك لا يوجد الإسلام شريك هو منظومة الوحدة فلا هل ينفع مع النظام الإسلامي مع منظومة إسلامية إن أنا بقول أنا في الإسلام بقول ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرات من أمرين أنا في الإسلام بقول إن الدين عند الله الإسلام لا يوجد... إن... إن الدين عند الله الإسلام هذه جملة اسمية خبرية كهكذا إن دي يعني لا حل لك إلى قيام الساعة وبعندي وما يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل من أنا عندي أشياء كيف أنا أقول لواحد وأنا مسلم وفي الشريعة وأقول له إيه أعين مثلا حاكما أو قاضيا غير مسلم طب القاضي ده المخاطب بالشرع يقول له ربنا بيقول له وأن يحكم بينهم بما أزل الله وعازل القاضي يقوله ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره يكون لهم خيرات مرة ثب النصراني المسلس ذا هيعمل عمله كيف هيحكم كيف سيحكم للمسلمين هنا كيف هيعمله إنه مأمور إنه لا يخالف الشرع من خالف القرآن ولا سنة ها وإني لا يجوز بإجماع المؤمنين أن يتولى القضاء ولا يتولى الأحكام ولا الولايات العامة أن يتولاها نصراني ولا غير ولا أي شيء ده حتى الولايات التنفيذية التي ليست فيها تشريعات ولا شيء العلماء تنزعوا فيها وقالوا لا يجوز أصلا الأصل فيها أنه لا يجوز حتى ردوا على الموارد لما تكلم في جزئية وكلام مردود عليه فيها في موضوع التنفيذية ويقصد وزارة التنفيذ يعني ها؟ ان هو ليس يعني واحد مأمور ان الحاكم مسلم يقول له نفس كذا وكذا وكذا وكذا، قالوا لا يجوز حتى ذا لا يجوز الإسلام يعلم ولي عليه، عنه ورغم ذلك طب انت تعمل ايه طب واحد بيقول لك أنا رأيي اني اني أنا بأقول اني ان ان ان انسان يكفر فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء منكم فليكفر اني انسان ممكن يكفر الممكن ي... طب انت تعمل ايه؟ انت لا يجوز اه انت هنا ستطبق عليه حد الرد وحد مسلم يقولك انا هختار دين اخر يعني البنت اللي المحامية اللي في مصر دي التي قالت لك انا تنصر تعالني والولد اللي قال لك تنصر علني تبقى لمفهوم المواطنة وتبقى لمفهوم الديمقراطية وتبقى لمفهوم الرأي ورأي الاخر انه ليس ليس عليه شيء لانه مواطن مواطن من حقه يعبر عن رأيه ويختار الدين الذي يريده في هذه الحالة لو جيت قققطقيم عليه حد الرد ده ها ووو تستجيبه فإنك لا إنك كذا مخالف للمقانون والمبادئ العامة لللللل لمنظومة الغربية لمنظومة الديمقراطية في حد ذاتها وطريقة تفكيرها وألياتها كيف هتجمع هذا كشريعي مع واحد يعني المنظومة صعبة ولذلك الناس هؤلاء بيوقعون يعني أنت عايز كل الشريعة تحط واحد مو واحد زائد مسلس يا جماعة واحد بيقول الله أحد والثاني بيقول له الله ثلاثة واحد بيقول الله أحد والثاني بيقول لا يوجد الله أصلاً واحد يعني تخيل واحد شيوعي مع واحدة واحد بيقول لك يجوز إن الواحد ال... ال... ال... بيبيع اللواط وبيبيع الجنز يعني تعمل تعملتها تحط كل دول في ان هم مواطنين ولهم نفس الحقوق وانهم يتسوين امام هذه وانت تقول أنا, أنا, انا قضي انا مسلم وانا حاكم مسلم كيف انك تكون حاكم مسلم وترضى عن هذا الموضوع حتى في مجرد انك ترضى مجرد الرضا هي القضية حتى اللي بيدخلوا في البرلمان مشكلتهم في ايه ان هي ليست القضية يا جماعة انه هو هيخش ويشرع بغير ما انزل الله هي القضية انه هو ابتداءا أن عنده رضا بيرضا بيرضا زي كبر الرضا ده في القلب كيف اعرفه انه بيوقع ويقسم على احترام هذه هذا الدستور او هذه الاليات لان هو لما يدخل في في في البرلمان بيصوت على اي حكم حتى لو مخالف للشريعة هو هيعترض هيكون لا انا لا انا لا اوافق على هذا هو تبقى الاليات الديمقراطية اه غالب الغالبين 60% مثلا أو 51% 50 زائد واحد خلاص انتو 50 غير موافقين وتواحد فاذا مش معنى انك انت قلت لا يعني انت معفو في الشارع لا يا حبيبي انت مش معفو في الشارع لانك وافقت ان القرار يؤخذ بهذه الطريقة الجريمة انك وافقت ان يؤخذ بهذه الطريقة يعني ايه؟ يعني انت ترس في مكينة متكاملة يعني أنت وفقت أن القرار أنا لا أنا رفضت القرار اللي هو في تحريم أن هم يبيحوا الخمرة مثلا أو الربا ها؟ نقول لك لا ده أنت اصلا في موافق على الآلية أنت موافق على أول ما بيدخل له أنت موافق على أن الرأي يكون بالأغلبية نقول لك آه نعم أنا موافق بالرأي على الأغلبية نقول له طيب هذا الرأي ضد الشريعة طب أنت آه يقول لك أنا موافق أنا ضد الشريعة أنا ضد هذا الرأي اللي اتخذوه طيب فزيل حالة ماذا عساك ان تفعل ان لم تستطع ان تزيل المنكر فزل انت عنه واجب ان تنكر وتخرج مثل اخواننا بعض الاسلامين اللي دخلوا في اول فاكرين المهزلة لما كانوا بيقسموا في البرلمان واحد فيهم بيقسم ويقول لك ايه اقصم واستاسني الا ما يخالف الشريع ضحكوا عليه لماذا؟ لان هذا القسم في حد ذاته باطل طب انت اقسمت يا سدي وتقول انا الا ما يخالف الشريع هذا القسم تبقى للمنظومة الغربية غلط باطل. انت لازم ان تقسم على النص اللي هو انك تحافظ على النظام الجمهوري والدستور وكذا وكذا تقسم بالله العظيم النظام الجمهوري ليه اللي, اللي بيحافظ بألياتي والرأي, والرأي والرأي الآخر وتوداول السلطة والحكم بغير ما أنزل الله كل هذا انت موافق عليه طب انا هزأ هل هذا مبرر لك تستمر معهم ما مع ماشي وده اسألوا ده بطل وده شيخ وده محتر وده حلو جامل وهللوا له والتانيين حربوا طبعا العلمانين لكن المشكلة في ايش المشكلة انك استمريت ماشي كلهم يا اخي هذا باطل اعزار الى الله هذا قسم باطل ولا يجوش لان انا استمر معكم لان اخشى ان تصيبنا فتنا وتنزع علينا طامة واكون معكم فانا اكون مثل اصحاب السبت مع اصحاب السبت حدث ايه ان, مو... إن الذين اقراضوا بهم ولم يخرجوا خارج السور ولم يدخلوا في السور اللي هم الناس اللي, اللي, اللي, اللي, اللي تبرعوا منهم أما جمأ مسخوا مسخوا معهم أصيبوك جميعا حتى الصالح اللي هو كان أصلا يعتبر في الأصل صالح لأنه لم ينكر ها؟ ولم يتبرأ منهم إذن أنت موجود في مجلس الشعب هذا ورأيت آيات الله يستهزأ بها ويكفر بها ورأيت مصوصا مواضحة أنها ضد الشريعة ورأيت الناس قوم أولئا لا يريدون شريعة يا راجل ده الأذان الأذان سخروا منه استهزأوا بالأذان مع إن أحاديث صحيحة إن الشيطان هو الذي يفر من الأذان، كما في البخاري. ورغم ذلك استهزأوا بالأذان ووبخوا الرجل لما رفع الأذان. طب أنت راجتهم يوبخونك ويتزعجونك. طب يخ كلهم أنا براء إن براء إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هو على طول يروح خارج ويقول يا جماعة هذه لعبة سخيفة وهذا أنا براء منهم وهم لا يريدون شريعة ونبي يضحكون عليكم يا جمهور لأن انتخبتوني أنتم تختوني اللي بنجد الشريعة لا دول لا يريدون شريعة. هذا هو. نضحك على بعض هي موضوع موضوع العوبة أنت ماشي في سيناريو أعده المتغلب الغربي منظومة الغربية المتغلبة وليست الإخوان بالمعنى الإخوان وهؤلاء عبارة عن منفذين في إطار وفي قطار الديمقراطي ال ال ال ال ال ال المرسوم لا لا لا يستطيع لأنه هيقول له أنت تؤمن بالرأي ورأي آخر تداول السلطة إنthro بالإنفتاح يا رجل حتى في الأشياء المو... اللي هي في الدين لا يسع الإنسان حتى بالدين بالدين بال... حتى ب... بشعائر تعظيم شعائر الله في تحريم الله والعري رأيتم اللي هي مسخرة الاستضافة بتحترعائط ما حزب الحرية والعدالة وحزب النور والأحزاب الإسلامية والأحزاب هذه في الغردة وهاتان المغنيتان شبه عرياتان شبه عرياتين مسخرة تحت حزب وفي وجود حلم الجزار وقيادات الثلثية والإخوان بعض القيادات منهم الحزبية كانت موجودة والبنت المغنية تقول اللبسها خليها وقعت وبنت سوتها وتقول ما أحد فيهم ترى كانوا راح أكل طبق معالي يعني طبق شهير هكذا الأكل يعني كان شيء تقليدي ما تركنا ظلوا معنا لغات ما الأغاني انتهت وكانوا يرددون معنا ده فاضحات المشايخ وقادة الإخوان والسلف الذين كانوا موجودين يعني يعني أنتم حتى في في, في الناس الناس الإنسان العادي حتى الفساق العادي لا يقبلون مثل عازل العري ولا يقبلون مثل هذه أغاني الخلية حتى الناس العادية حتى عليه من بعض بعض الكفر لا يقبلها بعض والله أنا بسمع مرة راديو في في في حوار في الراديو هنا وأنا في السيارة بسمع الحوار واحد في المتصلين الإنجليز في الليل يعني هو الجردشة الليلية واحد يقول له لهم أنا لا يوجد عندي الموسيقى وأنا أكره حاجة اسمها الموسيقى ده راجل إيه اسمه جون ولا مش عارف إيه المهم واحد نصراني راجل إيه تقول له محقولة يقول له نعم هذه مزعجة وضوضاء وأدخلتوها في كل حياتنا وهي أزعجتنا تقولوا لك انها ده بيعالجوا بيها الروح وبيعالجوا بيها بعض الحوامل ومش عارف الراجل تهكم عليهم وقال هذا ده رجل كريسيان راجل نصران يا جماعة وقال لهم هذا هذا بتحكوا عليكم واني هذا نوع من ال بكلهم دي نوع من ال الهوى يعني انت كأنك انت بتستاويك الشيء بتظن إنه هابيعالجك هو, هو ليس لا ليس في الحقيقة علاج وقعد ي لهم يسفعلهم هذا وعنده عندهم جم جماعة ضد الموسيقى ويقول له الموسيقى دي خربت وبيعمين كل ما افتح محل أدخل الشارع الدنيا كلها البرامج لابد برامج مش غير موسيقى والله هذا في الغرب يا جماعة هذا في الغرب والثاني الجزار آه يعني موافق حلم الجزار و. بقائد قادة الحزب الحرية والعدالة والإخوان ضلع كبير وعمود من أعمدة الفقريه عندهم ورغم ذلك يقولون هذه الناس أنا تستحون من ربكم أن تنزل طمة وصيبة كارتفز زلزال ساققة من السماء وأنتم جلسين في في هذا السادر وفي والمرأة مالت تتمايل ت وتتغنى في شبه عاريا والأخري تواصل الوصلة في شبه عاريا أيضا حاجة حر يعني ماذا تقولون لربكم أفردتم في كل شيء يعني هؤلاء فاشلون وذلك أنا من رأي يا جماعة أن الحل هو أن الناس إن لا يوجد شريعة بهذا لجب أن نروج هذا إعلاميا ودعويا ونقول الشريعة لن تصل عبر صديق الانتخابات وعندنا الأدلة والحمد لله ولن تصل عند الأحزاب وأن الحكومات التي تغيرت لم تتغير لا سلما ولا إحزنون تتغيرت برضك بالقوة لكن السلمية دي كتلة بشرية تعتبر قوة يعني حتى الناس لما تخرج في التظاهرات دي قوه فواحد كل هل يجوز اه نعم نخرج في التظاهرات ناس نكسر سواد المسلمين ونصحح مفاهيم الناس والناس نحن نبقى ضد الظلم نعم نكون أول الناس ضد الظلم الفرق بيننا وبين السلفية العلمية تزم السلفية العلمية أنهم حصروا أنفسهم وقسموا الدين السلفية العلمية عم يا جماعة أقرب للعلمانية منها لأي شيء لأنهم يقول لك ده لقيصر مال لقيصر ما هي ديه ده لقيصر ما لقيصر ولله ما لبالله يعني أنت جالس في المسجد تعلم الشباب في المسجد تعمل لي معتكفات ولائمة ومشاء الأفراح وأطراح فقط والدنيا تتدمر في الخارج لا لا, لا علاقه لك بها لا, لا, لا يجوز ان احنا نتكلم في السياسه ولا نجوز نتكلم ننقض الحاكم لا لا هذا كلام نحن ضدها نحن نتعلم ديننا ونعلم ونسير في العلم والتعليم ونسير ايضا نشارك في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بضوابطه وبقدر الاستطاعه الناس خرجوا في نكثر سواد المسلمين ونحض الناس على انكار المنكر ونكثر السواد بقدر هذا هو المتاح يعني المتاح القطة بتخربش يا جماعة أنا طبعا نقول لك الناس لا لابد من السلاح حتى انهم يستطيعون ان هم يستطيع يغيروا الا بالسلاح طبعا انت لا تستطيع ما انت لو انشجعت وحرضت الناس على السلاح يقبض عليك من اليوم اه انت بتحرض على العنف لكن لو انت تركت الناس يخرجوا وشجعتهم يكسر حاجز الخوف انت بتبدأ من البداية يا جماعة كسر حاجز الخوف لالناس تخرج وتطالب بحقوقها قل اطلب ده ظلم هذا لكن صحح له الموضوع ما يبيت هؤلاء يشيعين والاناركيين هذه الحثالات البشريه تقول لك اه العيش والخبز لا كله لا العيش والخبز بالشريعة يا حبيبي الشريعة الشريعة لو جاءت حتجعلك لك كرامه ولا بد حتى لو انت عندك عندك مظلوم في الخبز وقوتك من ممكن تخرج على الحاكم وتتعترض عليه وتطالب بحقك وتقاتل من اجل بقتل قوتك من اجل قوتك انت فاكرين يعني من اجل قدك انا موت يعني وتسوق الحاكم لا اقوم واخذ حقي واعترض عليه وقل له انت تظلمنا واتوزع ارزاقنا أنا وكان السلف يفعلون ذلك يا جماعة موضوع ان كان المنكر والحزبة هذه كانت موجودة حتى في ظل الدول الاسلامية كانت تحكم الشريعة ولكن انا نفعل ايه نقول الناس ونكلمهم في همومهم وان سبب غياب عزة الشريعة ولكن لا بد من تصحيح المفاهيم ولا بد من من, من من استغلال الأخطاء المصايب الكوارث اللي بيفعلها هؤلاء السلفيون والإخوان ومن لهم ما يسمون بال... بالإسلام يعني هم بيفتحونا يعني أنت ما تتكلم عوامل الشعب هيقول لك هيروح مديك على طول أه أنت تعملوا زي السل... مثل السلفيين هتكونوا مثل الإخوان هتكونوا مثل كذا هتكونوا تعملوا لنا يعني ممكن يا إيه يحاولوا يجيب لك الشبهات طب وطبعاً توصل الحكم عملته ايه ما لي مازلنا نطبق لم الشريعة ما الغناء والرقص والموسيقى والأفلام اللي... يا يعني رجل القنوات الفضائية القنوات المصرية العادية ملاي كأنك في أيام المخلوع تماما لا تستطيع تفرق بيني ديح لأن نفس في نفس إسلامي حتى لا يوجد معظم نفس المذيعين نفس المذيعات نفس البرامج نفس الأفلام نفس الرقص نفس الغناء الفن لا, لا يوجد حتى ما فيش لا يوجد تغييرات بالمعنى ما؟ يعني لا يوجد حتى ل لم توا في الشريعة نافع ولا حتى في أداب وأخلاق وسلوكيات اللي هي تبقى للشريعة أيضا لا يفعلونها ولم يقوموا بها وخايفين ومرتعشين ومتضلين ولا بد من الوحدة الوطنية ولا بد من اللحمة ولا لا يوجد في الإسلام لا و لا, لا, لا, لا, لا لوحدة وطنية ولا حزن الواحدة بالإسلام المسلم أخو المسلم الرسول لم يأكل المسلم أخو النصراني ولم يقل المسلم اخو العلمني ولا الشيوخ المسلم اخو المسلم لا ينظمه ولا يسلمه. ها المسلمون امة واحدة لم يقل المصريون القراشيون المدنيون المكيون امة واحدة المسلمون امة واحدة يسعى بذن متين مدناهمهم يدون على من سواهم هذا هو الذين علموا في الشريعة هذا هو اللي نعلمه للناس هذا هو الدين حرروا علموهم الولاء والبراء ولكن بطريقة بسيطة س cocina يعني لا تذهبوا هتدرسلوا اللهم الدورة الشرعية التي ندرسها الرجل ينفر لا يستطيع أن يستوعبها هذه طلبة العلم الذين سيصبحون دعاه ويعلمها فيما بعد وينظروا بها إن شاء الله لكن سهلها للناس فاهموا الآيات القرآنية البسيطة اللي بتفرق بين المؤمن وبين الكافر المسلم والمؤمن وإن الولاء لا يكون إلا لله والبراء لا يكون المولاء والمعادلة تكون الحب في الله البغض في الله كله في الله دايما بذكروا بالإعتصم وأعتصم حبل الله جميعا ربنا لا يقول بحبل الله وليس بحبائل الناس بحبل الله وليس بالدستور ولا بحبائل الشيطان ولا بحبائل البردعي ولا حمضين ولا غيره ولا طواظ توض... لا يوجد هذه الإسلام الإسلام دين واحد إله واحد في قرآن واحد مرسول واحد فالإسلام فريد في كل حاجة في منظومة واحدة أيضا في شريعة واحدة خالدة أيضا هذه شأن إلى قيام الساعة فلا فلا أحد يقول لي إن هم هنعمل مرحليا وأصل التوفيقية أصل إحنا لو طلبنا بتطبيق الشريعة حيحدث ان حرب اهلية انتوا انتوا اللي بتخوفونا في انفسكم لا حوله قالوا اوزينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا ما قالوا له موسى كده انا عصرنا خلفين لما تقام الشريعة حنؤذى واحنا بصراحة انت شؤم علينا انت من ساعة من قبل ما تيدي وهم بيحاربونا وانت من بعد ما جيت هما حربونا ما لا يوجد تغيير تخيل ها اذا هو منطق الناس يقول لك اكثر رايحه تيجي بالاذى طب جربوا فقط اخرجوا ادخلوا قدموا لانفسكم قولوا انا اسربنا ينزل ليه. ليه. طب احنا احنا ما احنا بنعبد الله ما احنا بنروح المساجد وما شاء الله الحجاب منتشر وغيره وانت والمشايخ عندنا وحفظه القرآن لماذا لا ينصرنا الله لو انتم نصرتم ربنا قبل ما تنصرونا احنا قلنا لكم كلام العلامه ابن مفلح لا يغرك كثرة أبواب الناس ان طرق الناس على أبواب المساجد ولا دخولهم في في المس ولا أنا أنا أقول وأزيد ولا هرناك كسرت اللحى ولا كسرت الحجاب ولا نقابلا غير يا رجل احنا بنشوف برر عجائب في مصر محجبات مع حمدين تخيل مع حمدين والبرادع بأيدو البرادع شبه محجبات الل هذا هو لا لا يسع نقاب أحيانا من باب التزوير الله أعلم ويش هم حم... ال ال البشر هؤلاء حتى حتى في في الحجاب واللحة هذه اللي هي التي ليست أحزاب علمانية بحثة هؤلاء حاجة غريبة بتتكلموا بطريقة يقول لك نحن إيد وحدة أخويا النصراني وأنا بات يقول لك والله كان جنبنا رجل المقدس المجدس هما يقولوا المقدس أو المقدس المقدس فلان يقولوا المقدس فلان ده كان رحمه الله كان رجل طيب أعوذوا بالله مقدس يعني هو رجل منزه ده قال العوامي والعالم والشيخ ما بينصاع بيه حافظ يا عم مقدس ايه يا راجل ده منجس من مقدس ايه وكيف ان تخور رحمه الله لا يجوز ده مصطلح شارع انك لا تدعو ده احنا بنقلل للناس رحمه الله في للمسلم لما تقلل المسلم من باب اننا لا نقطع بانه دخل الجنة احنا ب... وانا نقطع ان ربنا رحمه احنا بنقول ايه ده هذا دعاء له بالرحمة انا بقول رحمه الله يعني بقوله يا ربنا ارحمه طب انت واحد مات على الصليب ومات نصراني معادلك ومعادل دينك وشريعتك انت هتقول له ايه رحمه الله يعني بتقول له يا رب ارحمه ودخله من اجلي انه كان مثلثا وانه كان صليبيا وكانه رافضا للشريعة وكانه يتهكم ويزدر الاسلام ويحارب الاسلام يعني تقول له يا رب ارحمه هل يجوز هذا لا يجوز يا بالتصحيح النا... مفاهيم الناس اذا الذي يقول لك ان في خيارين اما ان نكون مع الديمقراطية او, ستكون أو, المس... أو ان المستبدين سأتون امريكا ستأتي العلمانين اللادنين المحاربين شلا سأتون قلنوا لا يا حبيبي انتم تريدون غير ذات الشوكة في خيار ثالث الخيار الثالث النزول في الميادين نحن الذين ننزل في الميادين العامة ونحن نقوي شوكه الناس ونحن نكسر هذا الحاجز ونقول له بيننا وبينكم طابحت قتلونا طب ما شاء الله ده انتوا عندكم فرصة ذهبيه ده معظم الشعب مسلم حتى مسلمين الفسق هيقفوا معاكم لما يحتدم الموضوع ويظلوا ان النصارى بيقتلوا المسلمين او الكفار يقتلوا المسلمين. هم اللي هيقفوا معاكم اصلا في النهاية ها يعني حتى من هذا الباب فانت خا يعني هيموت منكم كم يعني انتوا عدد سكان مصر ال 90 مليون كل منهم خمسة مليون يا اخي لا يعني هنا عشرة مليون بالكراكيب والمترددين والدمار والنفايات ها. عندك بقية ال... الشعب يموت منكم كام اثنين مليون عشرة مليون في مقابل ان يعيش الباقي وتعيش الاجيال سعيدة وتعيش الاجيال قوية وتحكم بدينها ايه انا يقتله منكم ولا يستطيعوا انا بفترض جادلا لا ولا هين... هم يترعبوا فقط يا رشده ترعبوا فقط لم... المخلوع انخلع وامريكا انخلعت لما رأت الجموع الرهيبة موجودة من 27 محافظة اتخلعوا الوادوب كيف قنبله نوويه ايه ولا اسرائيل ايش ولا من الذي يستطيع ان يقف امام هذا هذا الشريان الماء البشري هذه الكتل البشرية ضخمة شريان النيل كله طول النيل زي ما قام يقول طول النيل شرقا غربا كل دي كتل بشرية هم بيصوروا بالأقمار الصناعية بيصوروا بالتران حتى العادي ده حتى في المزاعلة الأخيرة اللي هي ضد ال الحسالات البشرية اللي كانت في التحرير اللي عملا استولت على التحرير بينا خاوت الإخوان والزلافيين تترك لهم شو أت مجموعة حسالة بشرية تترك لهم هذه مايدين على فترات لما خرجوا في ميدان النهضة وسمي ميدان الجامعة هذا مجمع جامعة القاهرة ماذا فعلت الدول الغربية السين نين تراعبو كلهم قالوا ده عدد التحرير لا يساوي ده عبارة عن نقطة في محيط بشري الله له ده انت ربنا سبحانه وتعالى حاسبكم يا قادة السلافين انتم والإخوان كل البشر هؤلاء عندكم وتفرطون في شريعة ربكم ولا تطالبون حتى يطالبونها على استحياء ده لا, لا يوجد استحياء أصلا وتتنزلون في الدستور وتتنزلون في كل شيء وتقولون نجلس معهم تجمعهم على أي أساس يا راجل مشاركة ايه وغلبة انت المتغلب واقعيا وحتى بقوانينهم يعني كيف هذا لكن الذي جراءهم عليكم هو انكم بولذاء تعساء لم يوفقكم الله سبحانه وتعالى لانكم لم تنصروا دينكم لو صبرتم قليلا لو وقفت معكم الومان طب هذا سيفعلون الكنائسة تعمل ايه هيروحوا يستنجدوا بالغرب ماذا تعال يا غرب اهلا تعال هتقتل المن الشعب المسلم في مصر اهنيا ان ليتهم يفعلون والله يا ريت ينزل الامريكان في مصر بالذات بصفه خاصه ها ليتهم حتى الناس تستيقظ وتفوق الى دينها ستجد كل من الناس بقى ما شاء الله الناس كلها فاقه لدينا دينها نصل لا حل ست المفاصله النهائيه هون من امريكا التي تتص أما اما امريكا هزمت في افغانستان وتنهزم ونهزم في العراق ونهزم في كل الدنيا وعماله تبعت بس جواسيس وميادق هم اللي يتعم. ينزل مصر ده تبقى كارثه الكوار ده ينتهي انتهاء أمريكا نهائي رغم ان شعب مصر لا لا يقارن بالشعب الافغاني في القوة شعب الافغاني قوي شعب بطل شعب هو الذي رفع الاسلام وهو الذي كسر شوكة الامريكان والغرب ولكن الكتلة البشرية القوية اللي كان ل... اللي كان الإنسان الناعم الهادئ هذا سيتحوحش وبدل ان كان بيدرب بالنبوت العصايات الطويلة هذه أو بيرب الحجاره هضرب بالملتوه والقنابل والحجارة ويضرب بال بالصواريخ وول وليس كل الدول المجاورة حتى ستتشجع وتدخل ان امريكان حزبينها ها الامريكان حزبينها وهذا هو هو ما يسمى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض فسدت الأرض ربنا بخوفهم لكنني كنت لا تستخدمون هذا الهامش هامش الهامش هذا هذا قانون ضمان إلهي لكم هو قانون التدافع والخوف ورغم ذلك لا لا يحسنون استخدامه هذه مشكلة ذلك الذي يقول لي انت ما عندكش حل انا عندي الحل انا بقول لك حاجه هو الحل لا حاول حاول. لا حول ولا قوه انت الذي ترفض الحل بيقول لك انتم ناس واقعين والله انا الواقعي انت اللي مش واقعي انت لست واقعيا الواقعي ان انت لما جربناهم في الثوره في ما يسمى الصورة في البداية ادي انخلعوا لم ينخلعوا بديمقراطية ولم ينخلع الشياطين هذا لم ينخلع في تونس بالديمقراطيه ولا حتى في اليمن ولا كله بالمظاهرات القويه هذه والناس خرجوا في الشارع والناس صارت كتله بشريه قويه جدا في هذه الحاله احنا ندعو الناس للخروج وانكار المنكر وان ينكروا على هؤلاء الظالمين ويتكسروا مساعدهم ولا اشغال رعاع من الاناركيين واولاد من الشوارع حركوا مصر أقاموها رأسا على عقب وهم لو لو أنهم يعني أطلقوا العنان لشباب السلفية والجهادية لأنهم فيهم أخيار سلف هؤلاء الشباب أنا لا لا لا أقصد إساءة لأننا بنتكلم على قادتهم يعمر سفي حتى الإخوان وغيرهم هؤلاء لو تركوهم أكلوه أكلوهم أكلن ولا أنا أنا لما حدث حمّي الوطيس يوم 28 يناير أسات مقاتل الجمال. من الذي قام وذمهم؟ هاو لا الشباب الإسلاميون. هم اللي ذمروا وضربوهم وكسروا الحجارة ورأينا النساء والرجال يضربونهم ويدفعون عن أنفسهم وتفننوا في في أنواع القتال واخترعوا كيف إن ال ال من للدموع الحاجة أم الاختراع كما يقال؟ هال الإنسان القط لو حاصرته سيتنمر. ويصيروا نمرا يتوحش عليك إن لم تترك له ركنا للخروج فنحن نريد تعالوا اهلا بكم تعالوا قاتلوا تعالوا لو كنتم تقدرون وخرجوا أيها المسلمون دافعوا عن دينكم لكن تقول لي أخرج دافئ عن الصندوق أخرج عن عنه يموت في, في سبيل الصندوق يعني وأنا أموت في سبيل ياسق أه أه أه في كوكتيل من من الفوضى والتهريج أنا يموت يعني كيف أنا هذا قتال هذا قتال عميا يا جماعة هذا قتال فوضى هذا كيف أنا أنا أترك الناس لا أنا قتال أخرج من أجل دينك أخرج من أجل دفاع عن عرضة من أجل هذا الدين العظيم من أجل هذا الإسلام نعم هنا ستقوم لو هذه الدعوات خرجت بحق لا لكل كلهم كل أيها النملة ادخلوا جحوركم إن فرسان الإسلام في الشوارع الآن كل عازل عاز النمل سيدخل الجحور إلى كنائسهم وإلى أحزابهم كله سيترعب لا فقط في دعوة والناس خرجت بحق لكن للأسف لا يفعلون وأنا لا أريد أن أطيل أكثر من هذا بارك الله فيكم وأنا لا أعترف بمثل هذه النظريات لا حزبية ولا الديمقراطيات هذه ولا قانون التداول ولا القصص دي لا هو العصل قانون الغالب المتغلب حتى لو الكفر تغلب عليا انا في هذه الحالة لابد اسعى الى التخلص منهم هكذا اما اننا اننا إن كنا مسلم واسعى ان انا كنا قوي وعندي السواد الاعظم وارضب الدنيا في ديني وانا رغم ذلك عندي القوة عندي معطيات كثيرة هتشعاني انا المتغلب ورغم ذلك افرد في هذا لا والله لن نلجى هذا الخيار وبئس الخيار وهو الاختيار وهو صناديق الانتخابات وهذه الحزبية المقيتة نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما نقول وبرك الله فيكم ونجعل كلماتنا خالصة لواجه الكريم وبرك الله فيكم وإليكم الله بارك الله فيك شيخنا الدكتور هاني السباعي مدير مركز المقريز للدراسات الإسلامية طيب شيخنا عندك وقت هناك سؤال وصل شيخنا طيب لا حرج إن شاء الله الإدارة معي الآن الأخ والي ذهب لأداء الصلاة سأكمل عنه إن شاء الله إلى أن يعود شيخنا الدكتور هاني السبعي هناك سؤال من أحد الإخوة يقول نص السؤال وهو عندما نتكلم مع الناس في تكفير من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام يقولون لنا نحن لا نستطيع أن نكفر أحد والذي يكفر هو العالم المجتهد نرجو إفادتنا وبارك الله فيكم نص السؤال هذا لكم اللاقة شيخنا الحبيب بارك الله فيك، حياك الله بياك. بالنسبة لهذا السؤال أنا على فكرة أجبت عنه في الدورة، فأنا أرجو الإخوة تصبر هذه الإجابات وهذه ضوابط التكفير، وتكلمت عن موضوع الإكراه والشروط والضوابط الصارمة، وتكلمنا في تكفير معين، تكلمنا في أشياء كثيرة خاصة في دورة الولاء والبراء. أنا قلت لكم هي عشر دروس، عشر دروس، وكل درس تقريبا ساعة ساوا عشر دقائق أو في الحدود هذه. فهذه دورة متكاملة وفيها أشياء لكن تحتاج إلى صبر فكل هذه الأسئلة أجبت عنها يعني فأنا لا أحب أن أكرر وأن بعد وأنا قلت بعد ذلك إن شاء الله معنا أكون معكم إن شاء الله كل سبت تقريبا إن كان في العمر بقية فأكون معكم كل سبت بعد الدرس ممكن نتكلم في الآن أنا فقط يعني هذا عبارة عن استثناء لأنه أول درس في الدورة سمحتي بالتعليقات العامة ان انا اعلق على الاحداث الجارية في هذا الوقت كاستثناء يعني ان شاء الله ممكن الاسبوع القادم ايضا نحاول نعلق معكم ونكون معكم ان شاء الله لو في مستجدات او ارشاد في الدورة ان شاء الله لكن مسائل قضاء التكفير وهذه لها ضوابط ولا اشياء وانا تكلمت فيها فان شاء الله انا احب ان الاخوة الشباب يجمع المعلومات كاملة في الآخر لأن ربما هو الواحد يصل إلى الحكم فأنا أكون سعيد جدا أنه فاهم ما ما ما درسته له فأنا أكون جيد إن شاء الله وإذا لم لو مثلا يفهم مثلا مسألة ما أو أن هناك دخنا في في مسألة معينة فلا بأس نحاول نوضحها إن شاء الله وأنا سأعطي الفرصة ولكن أريد إن الصبر في لأني الأول أنا بتكلم في الدرس الأول دي مقدمة الدرس الثاني سنتكلم في تعريف الولاء والبراء وهذه المسائل من ناحية الشرعية ثم نتكلم عن الأدلة الشرعية هتخل لها لوحدها برضك درسين أو ثلاثة تقريبا ندخل بعد ذلك في قصة سيدنا حاطب بالتفصيل بقى بالتفصيل الرواية وتحرير المسألة والخلافات بين العلماء والنزاع والشبهات كلها إن شاء الله سنتكلم فيها بالتفصيل ثم بعد ذلك في مسائل كثيرة جدا من ضمنها موضوع الإكراه هذا لابد نتكلم عنه أنا أتكلم لأن أنا بدي عن الكفر التلفظ بالكفر ما هذا يكون الكفر. ما هو التراخس في الكفر سواء قولا أو فعلا سأتكلم عنها بالتفصيل هذه لأن أنا تكلمت عنها في باب مع لابد في نست... نس ن... ن... أنا كلمت عنها في باب الإكراه تعريف الإكراه وشروطه وفي موضوع الولاء والبراء أيضا في هذا الموضوع فتكلمت عن مد... عن الكفر يعني الولاء اللي احنا بنعتبره كفر طب هل احنا نتكلم... نتكلم عن موضوع التقية نتكلم عن ايه ما يترخص به في الكفر ما هو, ما... ما هو... اذا لابد ان نتكلم عن ما هو رخصة في الكفر هذا موجود ان شاء الله بالتفصيل فيما بعد فلو الاخوة في هذه المسائل لو اني متأكد ان المسألة لم نتكلم عنها فكنت اشبت عنها الان لكن انا احب اني واصل ويواظب من يستمع الي الى الدورة كاملة وأحب أيضا أن لو هو كانت عنده همة برك الله فيه فليقدم طلبا لأننا أعقد له امتحانا الامتحان بنقشه على مدار ساعة كاملة في الدورة كاملة فإذا نجح بنعطله إجازة وشهادة كما كان معتاك دورة مساء الإمان ومصادر السيرة وهكذا. إن لم يستطع إلا ليس عنده الملكة هذه فإننا ممكن نرد عليه في الأسئلة العادية عادي فحلقة خاصة بعد الانتهاء ممكن نتكلم في حلقة كما أخي يشير بارك الله فيه نعم ممكن ن لها في في في حلقة في الآخر يعني بعد الدورة نشوف إيش يصير الثغرات التي لم نتكلم فيها إن شاء الله وبرك الله فيك بالنسبة هذا أنا من بس تسمحكو اللي إن أنا أكتفي بهذا المقدار حتى لا نشق نشوق عليكم أيضا ولأنه هكذا إن شاء الله موعدنا معكم يوم السبت القادم في الدرس الثاني إن شاء الله كل يوم سابت الساعة السادسة بتوقيت لندن يعني الساعة الثامنة تقريبا بتوقيت القاهرة والتساعة بتوقيت مكة حسب كل بلد يعني فان شاء الله والإخوة أتمنى من الشباب أن الإخوة في الإدارة بارك الله فيهم يحاولوا يزيعوها مرة أخرى لمن لم يوفق في الاستماع وكما أن أدعو الإخوة الذين يشرفون على الإزاعة إزاعة المقريزي أن هم يزعوها عدة مرات في الإزاعة يعني بارك الله فيك يا ابننا الفاضل الدبوري يعني يحاول يكون يفزلوا الهمة في هذا الأمر ويحاول في الإزاعة والإزاعة سهلة تدخل عليها يعني الإزاعة ممكن تدخل عليها من طريق موقع المقريزي والناس الذين الأخوة الذين لا يعرفون التعاون مع الفالتوك ممكن يستمعوا إليها مباشرة من الإزاعة أو يسجلوها هم بأنفسهم يستمعوها من يريد الامتحان أو لا يريد أو يريد يستفيد فقط بارك الله فيه فحياكم الله بياكم وأنا طبعا بأسعد لما أكون معكم وأتمنى أن أنا أجتمعكم للفجر إن شاء الله ولكن لا أريد أن إني كالكلام يعني كلام كثرة الكلام ينسي بعضه بعضه فأخشى أن تملوا من من الحديث فان شاء الله انا يكفيني التعليق اللي انا علقته وتعليق انك تخرج بمفهوم واحد هو انني ارى ان قانون الغالب هو الذي يسري وان قضية المشاركة لا مغالبة هذا كلام هراء وان الاصل المغالبة لا يوجد عجل اسمها مشاركة انا طالما انا على فكرة نظرية هنتكتون هي لو تمحصوها هي نفس الاسلام هو أنتوا بيقول ال الأصل إن الغرب هو المتفوق هو الغالب وهو اللي يهزم على طول هذه نظرياته استئصال يعني لكن الفرق بيننا وبينهم نحن المتغلب نحن أهل التغلب ونحن نعب نؤمن بأن الغالب هو اللي يحكم ولكن نحن عندنا رحمة عندنا قيمة لم نستأصل من يوافق على شروطنا لكن هم سواء وافقتم لم توافق أنت إنك أنت لست حرة هو يبقيك غنيمة له فقط من باب الاتفادة فيك وإلا لو كان استطاع لا تخلص منك نهائيا لكن هذا كلامه كلام الصراع بين حقو وباطل هو, هو هذا كلامه صحيح وإن كان هو على باطل وعلى على ضلال لكن صحيح بالمفهوم التاريخي فعلا المفهوم الشرع عندنا ان الصراع بين الحق باطل نعم هو صراع بين حق وباطل هو ليس صراعا اقتصاديا كما يتوهم البعض لا ده صراع بين دينين من دين الإسلام وكل الأديان هذه دين واحد من اعتبارها دين واحد دين كفر أنا لا يهمني هذا دين اسمه النصاري ولا دين يهودي وده بوزي ده هندوسي ده يعبد ولا لا يعبد المهم لا أدام طالما لا يدخل في الإسلام ليس مسلما فهو كافر إلا بالديانات الخاصة التي يعني سمح ورخص لها فيها الشارع التعامل مع اليهود والنصارى بشروط مع معينة كما تعلمونها ومذكورة في مظانها وفي كتب الفقه بالحمد لله هذا هو ما ما ما أعتقد والحديث بقية وممكن نتكلم فيما بعد في المراحل السابقة أما موضوع مالي وما المؤامرات على مالي الحبل جرار وموضوع مالي لإزالة مستمر وأنا علقت عليه باختصار أمس فان شاء الله من يستطيع أن يريد أن يستفيد من موضوع ما يمكن يستمع لخضة أمس فيها بعض الملاحظات، ولكن الجمعة القادمة أبشروا إذا كان في بعض التعليقات تستحق سنعلق معكم ونجلس معكم هذه الجلسة والحمد لله وسبحانك الله بحمدك نستغفرك واتوب إليه ونشهد أنك إله واحد وبرك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تنسونا من صالح دعائكم نسأل الله العظيم ورب العظيم أن ينصر الإسلام وعز المسلمين وحياكم الله باكم في كل مكان وأرجو أن طلبة العلم ينشر مثل هذه من من يرى أنها تستحق النشر فلينشرها ولا يعتمد على نفسه فقط يعني انشرها عندك بي 3 عندك أي شيء ادعوها في المدارس في الجامعات في الثانويات انشرها لأقاربك يعني سمعهم ايه حاول تنشر لطلبة العلم ولا تعتمد أنك تستمع فقط وجالس للاستفادة لنفسك لا لا تكن أنانيا يعني استفد انشر العلم ربما مبلغ أو عم سامع فإن شاء الله إنك ممكن تسمع ربما لأن يهدي الله بك رجلا واحدا وخير لك مما طلعت عليه الشمس لأن أنت ال أنت الآن نحن نحارب نحن محاصرون حتى إعلاميا ودعويا ولكن هذه الدعوة الفردية والدعوة الجماعية البسيطة هذه والمنابر يعني على على ضعفها نسأل الله أن يبارك فيها فممكن ننشر مثل هذه الدعوة عن طريق المراسلات، المسجدات في الفيسبوك في التويتر ننشرها في المدارس باعها كل حسب طاقته ان شاء الله في كل مكان ليس لم اقصد محاضراتي فقط او خطبي لا أنا اقصد اي شيوخ او دعاة انت تصق في أو تتوازن فيهم خيرا أو تتوازن في أن دعوتهم فيها حق يعني وأنها أقرب إلى الحق فهذا خير وبركة بركة الله فيكم أشكركم أشكر الشيخ أبو يوسف وجميع الإدارة الطيبة وإن شاء الله مع لقاء السبت القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي الختام بارك الله في شيخنا الحبيب الدكتور هاني السباعي نسأل الله أن يحفظوا من كل سوء وأن ينفع الأمة بعلمه وإن شاء الله نلتقي حلقة أخرى من الدورة التي حددها الشيخ الدكتور هاني السباعي وهي دورة شرعية في الولاء والبراء يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة ونشكر الإخوة الحضور فجزاهم الله عنا وعن المسلمين كل خير ونسأل الله أن يبارك فيهم وفي حضورهم في هذا الصرح الطيب وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خيرا طيب لا حرج إن شاء الله الدورة الشرعية إخوة هي يوم كل سبت في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة فنتمنى من الإخوة الحضور كذلك ننوه أن اللقاء مع الشيخ الدكتور هاني السباعي سيتم يا إخوة نشره في صفحة المنبر على الفيسبوك والمنتديات الجهادية إن شاء الله كذلك هناك إذاعة يا إخوة لمحبي الشيخ الدكتور هاني السباعي تم وضع الرابط من قبل أخونا الموحد على العام لمن أراد أن يستمع إلى دروس وإلى خطب الشيخ الدكتور هاني السباعي لا حرج ان شاء الله بارك الله فيك شيخنا وفي الاخوه الحضور صلى ان يبارك فيك وفي علمك وان ينفع الامه بعلمك اللهم امين طيب